الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فقد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم وخواطري حول القرآن الكريم لا تعني تفسيرا للقران وانما هي هبات صفائيه تخطر على قلب المؤمن في ايه او بعض ايه ولو ان القران كان من الممكن ان يفسر لكان صلى الله عليه وسلم اولى الناس بتفسير هذا القران لانه عليه نزل وبهم فعل ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين للناس على قدر حاجتهم في البيان فبين لهم الاحكام التكليفيه التي يساب المرء ان فعلها ويعاقب ان تركها اما كل ما يتعلق بكونيات الوجود وأسرار القرآن حول ذلك الوجود فقد اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما علم هو نفسه واكتفى بأن علم منها ما وجد عنده استشرافا للفهم ولكنه لم يشع ذلك ولم يعمم لأن العقول قد لا تتقبله والقرآن لم يأتي ليعلمنا كيف نجد أسرار الوجود وإنما جاء القرآن ليكنز أسرار الوجود حتى تجيء العقول ذوات الاستعداد لأن تفهم لأنها حامت حوله بحركة الحياة حينئذ يكون عطاء القرآن للسر عطاء مجذوبا إليه لأن الذي يبحث فيه له نشاط فكري حوله ولذلك لا نجد أن صحابيا من صحابة رسول الله سأله عن شيء كما لم يساله عن الف لام ولا عن حاميم عيين سين قاف مع ان رسول الله استقبل اناسا كثيرين يؤمنون بكتاب الله واستقبل اناسا كثيرين يكفرون بما انزل الله وكانوا يريدون ان يقيموا الحجه على رسول الله في انه اتى بشيء هراء كلام مجانين فهل سمعنا انك كافرا من الكفار العتاه قال للقوم وهم بلغاء فصحاء يجيدون العربيه ملكه لا صناعة هل سمعنا من واحد من الكفار ان قال ماذا يعني الف لام ميم؟ وماذا تعني ح م عين صاد كيف يمر على المكابر المنكر مثل هذه الفواتح بالصور ولا يجد فيها ما ينقض على رسول الله شيئا من أمره لا شك أنه انفعل لها وإن لم يؤمن بها ولم يجد فيها أي شيء يمكن أن ينقض به على رسول الله ليهدم قرآنه هذا إذن فلا المؤمنون به سألوه عنها ولا الكافرون به سألوه عنها مع أنهم كانوا حريصين على أن ينقضوا رسول الله بأي شيء من الأشياء فلو كان في ذلك شيء مما يريدون لقالوا للناس ما هذا ولكنهم كانوا يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن ومعنى لا تسمعوا لهذا القرآن انهم يعتقدون مع أنهم كافرون به أن الذي يسمع القرآن سيجد له الأخذ وسيجد له الأسر وسيجد له الحلاوة وسيجد له التأثير فالكفار يخافون إن سمع الكفار القرآن أن يميلوا إلى القرآن ولو كان القرآن لا يعطي شيئا من هذا لما همهم أن يسمعوا لهذا القرآن أو لا يسمعوا ولا يكتفون بأن يمنع السماع للقرآن بل يقولون والغوا فيه الغوا فيه يعني شوشروا عليه لا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا كانوا أصحاب ملكة يفهمون تأثير القرآن في الملكة العربية الرسول صلى الله عليه وسلم ترك القرآن فيما يتعلق بغير التكليف للزمن لماذا لأن القرآن كلام الله والكون خلق الله وفي الكون آيات يسميها الله آيات ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن آيات أنك ترى الأرض خاشعه كل هذه آيات يسميها الله آيات ويسمي ما ينزل من القرآن آيات إذن ففي الكون آيات وفي القرآن آيات الكون آياته تفسر آية القرآن إذن فعدم تفسير رسول الله لكونيات القرآن هي التفسير لكونيات القرآن لأنه وسع عطاء العقول وكل من يستطيع أن يأخذ شيئا من الممكن أن يقوله إذن فقد يكون في المنع عين العطاء هذا القرآن كلمة قرآن دي. ساعة نسمعها نقوم نفهم المقروء لان القران مصدر قرأ قرآنا زي غفر غفرانا واصبح علما على الكميه الكلاميه النازله من الله على محمد صلى الله عليه وسلم بقصد التحدي ويسميه الله كتابا اذا هو قران وهو فإن لاحظت القراءه فهو قرآن وإن لاحظت الكتابة تسجيلية فهو كتاب القراءة تستلزم حافظا يقرأ إنما الكتابة لا تستلزم حافظا مستقبلا لمسجل فيه بالكتابة وبعد ذلك يقرأ من الكتابة اذا فالقرآن بتسميته قرآنا وبتسميته كتابا ضل الله بهذه التسميه على أن القرآن له وسيلتان من وسائل الحفظ يحفظ في الصدور ويسجل في الصدور زي مكيل أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما البحر ولذلك حينما كتب القرآن كان لا يكتب شيئا إلا إذا وجده مكتوبا واثنين حظينه يبقى ديب تؤيد فلم يجد الا اية واحدة وجدها مكتوبة ولكنها كانت عند واحد فقط لا عند اتنين اذا فقعدته ستشد هو مش هيكتب كاتب القرآن ده الا ما يوجد مكتوبا في الصدور ويكون اثنين من اللي حظينه في الصدور يقولوا عليه فوجد ايه هذه الآية لم يجدها محفوظه إلا عند واحد فعلى قياس مكتش تكتب ولكن انظروا إلى الخواطر الإيمانية حين يقذفها الله لاستكمال منهجه يقول هذا الكاتب فذكرت أن الآية إنما وجدتها عند خزيمة لوحده هو اللي حفظها. فذكرت كلمة رسول الله في قوله من شهد له خزيمة فحسبه كان النبي اعطى خزيمة من الصاب شهادة ودي لا أن رجلا كان رسول الله قد استدان منه دينا فجاء فقاض رسول الله على الدين فلما قاض رسول الله على الدين الرسول قال لقد أعطيتك فقال بجني شاهدا لم يكن أحد مع رسول الله فجاء خزيمة بن سابد دا وقال يا رسول الله أنا كنت حاضرا وأنت تعطيه هذا الدين انسكت سكت لكن الرسول الله بعد أن قال يا خزيمة أنت لم تكن حاضرا حينما أديت الدين لصاحبه فكيف كنت, كنت معي فقال يا رسول الله أصدقك في كل ما جئت به ثم أكذبك في كذا درهم إذن ففقه الرجل استنبط أن رسول الله لا بد أن يكون صادقا وإن كذبناه في هذه فقد كذبناه في كل استنباط فرسول الله سر من الاستنباط وسر من النفسية الصفائية اللي استطعت أن تأخذ العجة فقال مثل هذا لا يجب أن يمر عليه مرة بل لابد أن يكرم هذا الفهم فكرم هذا الفهم المن شهد له خزيمة فحسبه يبقى مدام خزيمة يشهد يبقى انتهت المسألة ليه؟ لأنه أحسن الفقه وأحسن الاستنباط فسجلت الإيه الآن إذن فالقرآن قرآن لأنه يقرأ وكتاب لأنه القرآن ده إذا أردنا أن نعرفه التعريف الحقيقي هم ساعتها يعرفون شيئا يقولون حده كذا يعني تعريفه كذا أو رسمه كذا إذا أردت أن تعرف القرآن بقى فالقرآن هو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وتقرا القرآن كله الى ان تقول ايه ملك الناس ايه اله الناس الذي يوسوس في الذي من الجنه والناس تبقى هو تبقى عرفت القرآن يبقى ما هو القرآن تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتقرا من اول الحمد الى ايه الى اخر الى آخر. كلمة الناس اللي في اخر سوره الناس يبقى هو ده القران لكن حينما جاءوا ما حبوش بقى قال لك القران نقدر نختصر التعريف بتاعه نقول كلام منزل على محمد صلى الله عليه وسلم كده بقصد التحدي والاعجاز علشان يبين منهج الله ده كلام طيب قوي طيب القران كاي كتاب هو من الله تم ما برضه التوراة من الله الانجيل من الله الزبور من الله صح موسى كلها من من الله لكن هذه الكتب كان المقصود بها المنهج فقط لكن القرآن كان مقصود محكتين اثنين المنهج والمعجزة الدالة على صدق الرسول لكن التوراة كانت منهجا فقط والمعجزة غيرها وهي العصا والانجيل منهج فقط والمعجزة كانت ابراء الاتمة والايه والابرق اذن فالمعجزه شيء والمنهج شيء اخر لكن القران تميز بانه المنهج والمعجزه معا لماذا قال لك لان المناهج انزلها الله على نيه التغيير لها والقران نزل على نيه الثبات الى ان تقوم الساعه فلا بد ان يؤيد دائما بالمعجزه وأن تكون المعجزة معه بحيث يستطيع أي واحد من أتباع سيدنا محمد أن يقول محمد رسول الله وتلك هي معجزته واحد يقول عيسى رسول الله لا يستطيع أن يشير إلى تلك هي معجزته لأن معجزته كعود الثقاب واللعت وانتهت فمن رأى الثقاب والعا يحكم بها برضو اللي شاف معجزة عيسى العصا اللي شافها آية زي عود الكبرية مرة واحدة معجزة موت إذن فمعجزة محمد صلى الله عليه وسلم تميزت بأنها كانت عين المنهج والمنهج عين المعجزة ودي مسألة مفقودة في رسالات كلها وأيضا تمثلت في أنها أمر موجود يمكن أن يشار إليه في أي وقت من الأوقات أما المعجزات السابقة فكانت على قدر أزمانها التي جاءت لها وانتعت فمن صدقها صدقها ومن لم يصدقها خلاص وحور إحنا لولا القرآن جي فيهان كما كنت نصدق لكن أستطيع واحد أن نقول له محمد رسول الله وهذه معجزته وانظروا كيف قال في كونيات الحياة التي جاءت في القرن العشرين ليه لان العمر في الرساله القرانيه الى ان تقوم الايه الى ان تقوم الساعه ومدام إلى أن تقوم الساعه وسيظل معجزه الى ان تقوم الساعه يبقى لازم عطاءه كل يوم لازم يزداد ويبقى في اعجاز وان لو صب القران عطاءه واعجازه في قرن ثم جاء قرن اخر ايستقبل القرن الاخر بدون اعجاز ممكن. يبقى لازم إعجاز القرآن يظل مستمر إلى أن تقوم الساعة ولذلك يربطها الحق سبحانه وتعالى فيقول سنريهم آياتنا في الآفات هذه الآيات الكونية وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنهم اللي هو ميت للقرآن الحق يبقى آيات الكون ستأتي موافقة لآيات إيه؟ حتى يتبين لهم أنه الحق وكلمة سنريهم آياتنا في الافاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق بتوعي لنا ان اللي حدينا آيات الكون وأسرار دا يمكن مش مؤمنين لأن معنى حتى يتبين لهم أنه الحق يبقى كانوا مش فاهمين ان ديه الحق لكن المؤمن المؤمن فاهم أن ديه الحق القرآن لما يجي نلاقي الحق سبحانه وتعالى أراده إعجازاً لأنه لا يمكن أن يأتي بمعجزة الخلق نفسهم لا يعرفون عنها شيء ما يمكنش إن تيجي تتحدى واحد كسيح وتقول تعالى ما تحداك في حمل الأسقال لازم تتحدى واحد في عملية هو بيعملها إنما تتحدى أنت تيجي تتحدى تتحدىني في رفع الأسقال هلأ أنت لك إن أنا راعي وعامل لا ما قلت لكش إن أنا بعامل إذن ما يمكنش إذن فإذا لما يجي يقول أن القرآن جاء فتحدى العرب وأعجزهم إنت يعني العرب يزلوا في نظركم لا ده تحدي القرآن للعرب شهادة للعرب على أنهم متفوقون في الكلمة شهادة للعرب على أنهم متفوقون في دنيا الكلمة ومدى متفوقين في دنيا الكلمة يبقى هم دول اللي لما يغلبهم القرآن يبقى في حجة انما انسان مش متفوق في حاجه وبعدين تغلبه ومفيش فوق ليك ابدا يبقى اذا لازم يكون الجماعه اللي حيجلهم لهم القران دول في المحيط المحمدي لازم يكون عندهم نبوغ الكلمه ومعنى نبوغ الكلمه يعني عندهم الاداء الجيد المستميل المعبر المطرب المعجب نقوم نقول ده كلام عالي قوي طيب الأداء الاداء الطيب المعجب المطرب اللي مألوف عند العرب شعرا ونسرا وخطابه ننظر موقع محمد صلى الله عليه وسلم من موقعه ايه عاش رسول الله الى سن الاربعين وما عهد عليه الا كلام عادي مش زي البلاغاء مش زي قس بن ساعده مش ابدا مش زي اكثم بن صيف مش ابدا كلام عادي حتى مش زي طبقة يعني عاليا لها بلاغة ولا له علاقة بالحكاية خالص. شوفوا بقى الفكرة جاية ازاي مع انه جاية يتحدى بلاغة اما هو قال لك عايز يتحدى المرتضين في البلاغة بانسان لم يشهر عنه انه قال شيئا في البلاغة علشان يعرف انها مش من عنده ولذلك انا كنت بقول العبقريات الادائيه أو المواهب اللي موجودة في البشر ما هو العقد الذي تأتي فيه مواهب الناس العقد هو وصلنا في آخر العقد الثاني وأوائل العقد الثالث تنشأ الموهبة والعبقريه والنبوغ إنما في واحد نبوغه وعبقريته ما بتنشاش من سن الأربعين مش عبقريه ابدا متأخر لسن الأربعين دي ابدا طيب لما نفاجأ كده العالم بان محمد بن عبد الله الامي اللي ما عهدش عنه لا خطب ولا كتب ولا الشعر ولا عمل ولا ارتاضة في دنيا البلاغات وبعدين التفت لقى الكلام يعجز عنه اصحابه هذه المواهب نقول له طيب الموهبة دي تفجرت امتى في محمد سن الاربعين عنده وحجزها الى سن الاربعين وبعدين فجرها مش ما اقول ليه لانه يعيش في عالم يموت فيه الناس هل كان يضمن أن يعيش إلى أن يفجر هذه العبقرية في سن الأربعين إذن هي مكتش عنده ثم جاءت له ولذلك القرآن لما جيه يعرض المسألة العرض اللي بيدك أفكار المتشككين في القرآن وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي؟ أتفضل مش اللي أيله؟ هو أنا اللي أيله علشان أبدله؟ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبعه إلا ما يوحى إليه إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. شوف القوة بقى. كل ربنا بيعلم ويرد. لو شاء الله ما كلوته عليكم ولا أدراك به. فقد لبست فيكم عمرا من قبله افلا تحقلون طب من قاعد ويكر بإنسانا سمعتوني قلت كلمة ولا قلت أصيدة ولا قلت شعري ولا خطبت ولا شوف بأزي فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تحقلون يعقلون ويعرفوا النادي لو كان كت عندي كيف لها العصادة من زمان ثم من الذي ينسب اليه الكمال فيرفض الكمال ويقول مش بتاعك ده الناس بتدعي كمالات الغير تسرقها بتسرق الكمال من الغير فواحد الناس يقول له لا ده انت اللي قايل الكلام ده والله لو شاء الله مات لو توه عليكم ولا ادراكم به فقد لمست فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون افهموا وبعد ذلك نجي نلاقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي لنا بكلام يقول ده قرآن وكلام تالي يقول ده حديث قدسي وكلام ثالث يقول ده حديث نبوي كم لون من الكلام يؤثر عنه ثلاث شيء قرآن وشيء حديث ايه قدسي وشيء حديث نبوي طب هتولي اي عبقري من عباقرة الاداء في الدنيا من يوم من خلقت يكون له ثلاث أساليب لكل أسلوب طابع مميز لا يشتبه بغيره وبعدين يقول أنا النهاردة حقول كلام نحطه في بند القرآن وحقول النهاردة كلام نحطه في بند الايه الأحادث القدسي وحقول النهاردة كلام نحطه في بند الحادث الايه مش ممكن أبدا لكل واحد ثلاث شخصيات أسلوبية بل لكل واحد شخصية أسلوبية إن حاول أن يمنعها لازم تغلبه فكيف استطاع أن يقول هذا القرآن وهذا حديث قدسي وهذا حديث نبوي ثلاثه الله شيء عجيب تبقى دي دليل صحيح على انها من عند الله مش من عنده اذا التشخص الاسلوبي فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنهج اللي هو القران اللي هو الحديث الايه القدسي اللي هو الحديث النبوي دي شهادة على انها اساليب متميزه مش اسلوب واحد ينفعل مره فيصير فعله قرانا وينفعل مره اخرى فيصير فعله حديثا قدسيا وينفعل مره ثالثه فيصير فعله حديث نبوي اذا فالحق سبحانه وتعالى ساعه ارسل محمدا صلى الله عليه وسلم وفاجأ الناس بهذا البيان ابتدأوا اطلخبطهم زي ما بيقولوا عايزين يكذبوا مش عارفين يقولوا يكذبوا ازاي اهم قالوا ده ساحر قلنا لهم بكل منتهى البساطة طب مدام ساحر وسحر الناس لماذا لم يسحركم انتم عشان تؤمنوا به زي اللي امنوا لو كان ساحر ما كنتش انتنعتوا عليه كان سحركم انت انما كنكم دلوقتي لحد دلوقتي قاعدين من غير سحر يبقى دليل على انهم السحر يا كذابيه طيب يقولوا ده مجنون تقول لهم ما الجنون ده هو ايه الجنون العمل على غير رتابه يعني عمل ينعمل كده من غير فهل العمل بتاع محمد عليه الصلاه والسلام لا ده على خلق ومعنى الخلق الصفه الراسخه في النفس اللي يفضل عنها الفعل بيسلوا شهولة دي معنى لإيه الخلق فلان يقولك خلقه الصدق إن كان بيتكلف إنه يبقى صادق يبقى مش خلق إنما الصدق يحصل عنده كده إيه كبير وديا لو الجال يقولك الصدق يبقى ملكة العمال الجوارحية فيها حاجة اسمها ها يقولك العمل ده بقى آلي آلي يعني إيه يعني الفكر معاكش له قوي دخل فيه فلما يقول لك قال يبقى معنتش بتتعب مثلا لا مؤاخذه انسان لما يتعلم الخياطه اول ما بيروح يتعلم القصه بتاعه بايه بيديله الابره والفصله وحته قماشه كده ي... ويقعد بقى يلضم في الابره يجي ينضم في الابره كده يقوم الفصله اثرها تطلع طويله تنتنش يقوم ياثرها المرض شويه وبعدين يجي يحطها تاني مثلا مره يوم يلاقي فيها مثلا الزغبارة دي نعملت يوم يمسكها ويأيه ويمتفر وبعدين برضه ما تجيش يقوم يمسكها وبالله بريق ويأيه ويبرم وبعدين يجي حط المشعار عارف ايه في عملية تكلفية تيقب على ما ينظم الفتلة كل التجارب الجزئية في كل حركة علميته حاجة لما يتعلم كل الحاجات مرة واحدة وساعة يمسك البتاع كده وروح عاملها لولو مش عارف بقت آلية آلية يعني ايه تصدر الأفعال بيسر وسهولة مش بتعب إنما بعدين يتعلم ويقعد يكلمك ويمكن وهو نعسان يجري العمليات دي اهو يقال إن العمل قالت العمل كذلك الخلق إذا صدرت الأعمال بيسر وسهولة على الخلق يقال إنه إيه بقى خلق طبع ثابت فيه ما يعرفش يجذب إنما نقال لك لا نكذب فيه دي طبعا عشان خطف لم نزدق فيه ايه فأقول مش خلق بقى اذا فالخلق معناها ايه انطباع نفسي على السلوك انطباعا ييسر الحركة فيه بدون فكر فيقال فلان خلقه الكرم وخلقه الصدق وخلقه الامان طيب انتو شاهدين بان محمد ايه شكله اه خلقه يبقى مدام خلقه يبقى حاجة رحن لملك ثابتة في نفسه ومش مجنون ولذلك شوف نون والقلم ما أنت بنعمة ربك بمجنون ويجيب الدليل وإنك لعلى خلق عظيم هو المجنون يبقى له خلق يبقاش له خلق عشان تظهر عنه ده تصدر الأفعال كده هو زي ما تيجي متيجة آه يبقى ربنا إنك لعلى مجنون وإنك لعلى يبقى إنك على خلق عظيم أي بشهادتهم بدليل أنهم كانوا كافرين به وما يجدوش أمين يعينه عنده الأشياء اللي هو شو التناقض؟ التراقض إذن فكل ما يقولوا على حاجة تطلع كذب كل ما يقولوا على حاجة تطلع إيه تطلع كذب لدرجة إنهم هم نفسهم أرهم قالوا إيه اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء شوف الحمق هذا حمق طب إن كان هذا هو الحق يبقى كان المنطق يقولك اهدينا له إنما يدل على إيه على أنهم كارهين الحق من دهو فإن كان الحق اللي جايبه دهو لا بقى الدنيا نموت تحت قال ليه من كان الحق من ده ربنا يهديك له وخلاص بدليل وقالوا لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم إذن فالقرآن في ذاته الاعتراض عليه ولكن الاعتراض فقط أن يكون على على يد هذا يبقى أنتم مش موضوعيين في الحكم الموضوع في الحكم يبقى مالوش دعوة إلا بجوهر الشيء مالوش دعوة بمن جاء على إيه؟ بمن جاء على يده إذن القرآن أخذ هذه الضجة عند المؤمنين وعنده كل ما ينزل على المؤمنين يزدادوا إيمان وكل ما ينزل على الكافرين يحاولوا منهم يجدوا فيه منافذ إلى أن انتهى الأمر وإيه الحق سبحانه وتعالى حين يعطي رسله منهجا الحق غيب حين يعطي يبقى عطاء غيب عطاءه غيب فهي لما يعطي المنهج للرسل يحدد عطاء المناهج للرسل يقول وما كان إيه لبشري أن يكلمه الله إلا وحيا طبيعة التكوين البشري ما تقدرش تستقبل عن الله مباشرة يبقى لازم وحي وحي يعني إيه وحي يعني إيه الوحي هو الإعلام بس بخفاء الإعلام بخفاء يعني افرض انما كنت مثلا جاء واحد عندك ومنتش عايز مثلا تقابله او تجيله تحية او بتاع تقوم كده باشارة خفية تقول للخادم او للوقت كده يعني يبقى اعلمتوا بالنبى بايه بخفاء كده يبقى كله اعلان بخفاء يبقى ده اسمه ايه اسمه وحي الوحي مدام اعلان بخفاء يقتضي موحيا ويقتضي موحا إليه ويقتضي موحا مش كده ولا إيه ربنا يوحي للملائكه مش كده وربنا يوحي للناعة مش كده وربنا يوحي لغير أنبياء أو آية أم موسى مثلا والشياطين برضو يوحون إلى مين بعضهم برضو الى إلى أوليائهم لكن الوحي حين يطلق كلمة وحي مش مطلق الإعلام بخطأ. لا الوحي إعلام من الله لرسوله ده الوحي الاصطلاحي فإذا أطلقت كلمة وحي يبقى إعلام ممن؟ من الله لمين؟ لرسوله ودوك يبقى وحي اسمه وحي لغوي إنما الوحي الشرعي إعلام من الله وما دام الله حين يكلم بشرا يوحي إليه لابد نختلف طرق الطريقة الأولى وما كان لبشر أن يكلمها الله إلا وحيا أو من وراء حجاب زي ما كلم موسى أو يرسل رسولا زي جبريل مثلا يبقى كلمة الوحي الأولانية يمطلق الإلهام ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا إيه وحيا يعني إلهاما ربنا يكذب في قلبه كذا الحاجة في فيعمله طب ما في حاجات بتكذف في قلب الناس كتير نفرق بينها ازاي ام قالك ساعتها يكون القذف من الحق للمعنى في نفسك تجد التسليم المطلق لكل ملكات نفسك ما تجدش فيه معارض ابدا ابدا ولذلك يمكن الخاطر يجي بامر مناقض للعقل عاده ومع ذلك لا تعارضه ومع ذلك بنضرب مثل واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في الياب طب الله قل لي أي واحدة كده إما تخاف على ابنك ارميه في البحر طب الله دي يعني حد يقبلها ها بقى تنجيه من موت مظنون إلى موت محقق لكن أم موسى خدتها تمام آه يبقى إذن الوحي من الله اللي هو الخاسر ويقذف في قلب الإنسان إن لم يوجد له معارض من ملكات النفس ليه لأنه الوارد الأعلى والوارد الأعلى لا يمكن أن يظلمه ملكة أدنى إنما الخاطر الثاني اللي يجي اللي هو الخاطر اللي ييجي إيه آه بمناسبته تقول لا ده دي كذا دي كذا دي, دي ما تقولش فيها أبدا دي كذا لأن معناها بها الانصياعية زي ما أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا من صيعية أوحى إلى أم موسى الأرض إذا دخلت عليه فألقيه في اليمن وبعد أن لا ما تخافش ولا تحزن ودلع الحيثيات ألا أنني أضرت الأمر إلى اليم، فليلقيه اليم بالساحل أمش أخبرها أن اليم سيلقيه بالساحل بأسمعها أمر الله لليم، أسمعها امر الله لليم مش قال لها ده انا قلت لليم انه يبقى يرميه بره بقال بل وهذا امر امر لمين فكأنه بيطامنا بقول الامر صدر مني للبحر انه لما يترم فيه يلقسم مش خبر منه لا ده بقول لها الامر صدر انتهت المسألة فده وجد فيه ايه؟ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا كل الرسالات بتيأت فيها ثلاثة أشياء دي. جاء يوحى بالخاطر ولكن روح القدس نفث في روعه. يعني جاء الخاطر بفِي إيه؟ كلمن الله بفرضية الصلاة. كلمه من وراء مثلا حجاب مثلا. أرسل رسولا اللي هو إيه جبريل كل أعمال التكليف تصدر بالتلات طرق لكن القرآن لا يثبت إلا بطريق واحد لم يجئ القرآن نفسا في الخاطر ولم يجئ القرآن كلاما من وراء حجاب وإنما جاء القرآن بواسطة إرساله رسول عشان تبقى علامة لان الخاطر من الممكن النفس يمكن لكن ساعه ما يجي الرسول ويجي الرسول بقى بسلسلة الجرس كده تنبيه على انه استعد يا محمد حصة الوحي جد يقول اسمع سلسلة زي سلسلة الايه الجرس وبعدين شكله يتغير يسمعون حول رأسه كدوي إذن فيه تغيير كيماوي في ذات محمد يبقى ده مش ممكن يلتبس قبله إذن فالقرآن إنما نزل بإيه لم ينزل القرآن بالوحي الأول اللي هو النفس في الرؤى ولم ينزل بالكلام من ورائه حجاب وإنما نزل بواسطة إرسال رسول لأن إرسال الرسول حيجي العملية في محمد عليه الصلاة والسلام تحدث في نفسه ما يطمئنه على ان دي مساله ما فيهاش ما فيش فيها شك شكله يتغير يقول لك اذا كان قاعد في لحد وركبته على واحد زي ما يكون جبل اذا كان على دبه فئت كل العمليات دي دليل على ان فيه ولذلك ثقل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم اول الامر وبعدين فطر الوحي شويه فاشتاق النبي الايه الشوق عاده للعمل للشيء يزيل تبعات التكلف فيه يعني في حاجه تاخدها الاول بمشقه وبعدين تتعب وبعدين بعد ما يروح التعب تدرك حلاوه الماخوذ فاذا اشتقت انت الى المعطي الشوق بتاعك ده بيديك طاقه تتحمل فيه متاعب الايه ولذلك ورفعنا عنك ايه وزرك الذي انقضى ظهرك الوحي بقى يجي عليك ايه بقى يجي عليك خفيف فكل ايات القرآن ثبتت بالطريق الثالث وهو ارسال ارسال رسول الرسول صلى الله عليه وسلم حين يستقبل القرآن قد يطول استقباله للسوره الطويله انظروا بقى الى الدقة أو كنا ناخد زمان لما نقول لك ايه اعمل اعمل ميزان المسألة شوفها صحة ولا مش ولا غلط يوم يجي مثلا تنزل الصورة الطويلة ثم يسرى عن رسول الله فيقول اوحيى اليك كذا ويقعدوا ايه فيكتب مين الصحابة طبعا يكتبوا كلام على من الممكن انني اقول لك ايه اعقد اتكلم لك ساعتين وقول لك اكتب كلام جالي انما العذرة مشيني بعد ما تسجلوا علي وتكتبه اقرافه ان هم يكتبوه بعدين هو يقرا في الصلاة زينيه زي طب هات واحد كده يتكلم نص ساعة بس نص ساعة وبعدين قوله سجلنا بقى الكلام قول لنا بقى لتا قلت ايه انت قلت ايه لكن هم يسجلوا الكلام الطويل ده وبعدين هو يتلوه قرآنا في الصلاة فيأتي طبقا ما نطق ولذلك جاءت المتشابهات علشان تدلك على الدقة الصعوبة طب ازاي يعني المعقول ان ناخد المعنى الإجمالي ها؟ يقولك ان ذلك من عجم الأمور يعني شو معنى ان ذلك لا من عجم الأمور الناس تيجي تقولك دي جاء ليه قوله لا دي جاء علشان تبين لك الدقة في انه هو مش بيقول كل كلام كده ده كل كلام محصول وحتى في الكتابة برضو القرآن لو بعض الفاظه له كتابه خاصة عشان يدله له قداسه مش زي اي كتابه تقوم كتبوا المرة دي كده ودي المره دي كده والمره امسك ايات الربا في القران كل كلمه ربا في القران مكتوبه بالواو الا ايه واحده مكتوبه بالالف وما اتيتم من ربا ليربوا في اموال الناس مكتوبه بالالف لو ان المساله رتابت كلمه اتكتبت كلها زي بعضها امسك تبارك الذي بيده الملك امسك المعجم المفارس وشوف كل تبارك تجد بعضها محذوفه الالف وبعضها اقرا بسم الله بسم الله ثم تجد محذوفه الايه الالف اقرا باسم ربك تجد فيها ايه الله يبقى هدول على ان المساله مش رتابه كلام ده المساله كل كلمه او كل نزلة من الوحي بشكل خاص وبأسلوب خاص وما بيختلطش جلسة بجلسة دام ما بتختلطش جلسه بجلسة يبقى اذا محمد لا تصرف له أبدا في شيء وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وبعد انتهينا في اللقاء السابق الى ان القران الكريم تميز عن مطلق الوحي الى الرسل بانه وحي بطريق خاص وهو ارسال الرسول حتى تكون في رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة عضوية تميز التقائه بالملك ولذلك كان صحابة رسول الله يرون ذلك فيه فيعلمون أنه يوحى إليه وقلنا إن القرآن إنما ثبت بذلك لأنه معجز وليس منهجا فقط والإعجاز يتطلب أن لا يكون للبشر فيه مجال لأن الأحاديث التي رواها صلى الله عليه وسلم أحاديث ايضا رواها بالوحي عن الله ولكنه وحي بطريق النفس في الروح فقد يوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم فيقوله وذلك يعتبر توافقا ومرة يعدل له الحكم ولذلك قال المتشككون في منهج رسول الله أن تصحيح الله لأحكام صدرت من رسوله دليل على أنه قد يخطئ نقول لهم ذلك جزاف في القول نريد أن نحدد معنى الخطأ ومعنى الصواب معنى الخطأ أن توجد قاعدة مسبقة ثم يخالفها المخطئ فيأتي من وضع القاعدة ليصوبها له تعلم الناشئ أن الفاعل مرفوع فيأتي فلا يرفع الفاعل تصوب له أن ذلك. معنى أنه أخطأ أنه خالف القاعدة الصوابيه التي أعطيها أما إذا لم تكن عنده قاعدة صوابيه فلا يقال أنه أخطأ لأن أخطأ تكون عنده قاعدة ثوابية فالأشياء التي عدل الله فيها لرسوله احكاما لم يكن فيها حكم صوابي من الله ثم خالفه محمد ثم رده الله عن هذه المخالف، ولكنه أمر لم يرد فيه حكم عن الله فقال محمد فيه لبشريته المبنية على العثم وعلى الفطنه وعلى الأمانة ما قال ولكن أيمكن أن يقول قائل؟ ان حكم البشر في قضية مساوي لحكم الله في القضية فحين يعدل الله الحكم لمحمد يبقى ما يقالش انه ايه انه صواب له خطأ ولذلك يجب ان يعدل الفهم في قول الله سبحانه وتعالى ان هو الا وحي ايه يروح اعلمه وكذلك القول ايه وما ينطق أبلا يقول وما ينطقه عن الهوى يقول لك مدام ما بينطقش عن الهوى ساعة نفق بالحكم الذي يعدله الله كان حكمه صح نقول له لا نصطح بس ما كانش عنده مستدر عن هاوة ده عن مقاييس كده المهم ان ما فيش هوى جنح به الى شيء اه يبقى اذا لازم نفرق بين الايه بين الامرين ولذلك حينما يعدل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بعض الناس يوم عايز يعني, يعني يتك على بشاريه محمد وان انتم تدولوا اكثر مثلا انه اخر افقا كل عتب من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم افهموها انه عتب لصالح محمد ليس ضده فرق بين العتبين فرق بين ان يعتب الرجل على ابنه الذي لا يذاكر وفرق بين ان يعتب على ولده الذي يظل طول الليل يذكر هذا عتب وذلك عتب انما عتب عليه في الاولى لانه قصر ولكن ذلك عتب لصالحه في الثانية يقول ان انت بتسحر نفسك ليه مش كتاية كده قوم انت وينهره هيقال ان ذلك عتب عليه ام عتب له عتب له رسول الله في قضية ابن ام مكتوب مثلا عبس وتولى أم جاءه الأعمى وما يجي ويخد منها بقى ويتكلمهم طويل نقول لهم افهامهم يا ناس ما الذي اختاره رسول الله في أمر هذه القصة هل اختار الأمر السهل أم اختار الأمر الصعب ده ربنا بيقوله وما عليك الا يزدك ما الناس دول انت تعب نفسك ويقول فارك ليه علشان يأمين والراجل جاي لك مستوي جاهز عايز يعرف الأحكام كده يبقى نقول له تحت ابن ايه مو مكتوم ولا صناديق قريش لا ابن ام مكتوم أسهل فبتعرض نفسك للاصعب ليه وأما من جاك يسعى وهو يخفى فانت عامل أنت, أنت بتنزل نفسك بغير ملتزم من بيت اه يبقى اذا بيحتب لصالحه ولا بيعتب عليه اه يبقى بيحتب لصالحه لما تحرم ما أحل الله لك يبقى العصب ده بالله لصالحه ولا لغير صالحه بيقول ربنا حل لك العقد ليه تلزم نفسك في الله يبقى اذا العصب في القرآن لما جاء لصالح يجب ان نفهم مقام محمد من مقام ربه ونفهم ان الله لم يثوب له حكما بمعنى ان الحكم كان موجود فخالبه محمد وبعد ذلك صواه الله لا ما كانش في حكم خالص فاجتهد محمد بشريته. ولما اكتهد محمد بشريته اللي عند ربنا أحسن وهل نستنكف أن يكون اللي عند ربنا أحسن ما نستنكف فإذا ما عدل له شيئا قد يعدل له لصالحه هو لصالحه هو لما تحرم ما أحل الله لك لماذا تلزم نفسك الطريق الصعب؟ ام لا تقولها إلا من تحب لمن تحب وقد ألزم نفسه بشيء أكثر مما يجب إيه مما يجب عليه وأيضا يدله محد السمع مع رسول الله وحي الله لرسول الله محد السمع وهو فكأنه دي مطلق الأم... الأمانة وأمانة الأداء والنزاهه حتى اللي عليه بيقوله حتى اللي عليه ولو لم يتغير من أجله الحكم لو كان حيتغير الحكم يبقى معلش لأن الحكم حيتغير فيبقى يقول إنما مثلا في قضية الأسرة بتاعي تبدل الحكم زي زي ما قال النبي ومع ذلك ذكر رسول الله أعتبه بهذا وقال له عمل ما كان لنبي هل الحكم تغير أم بقي؟ بقي طب كان إيه اللذي متضيئ دي؟ إنما أمانة البلاغ ولو تقول علينا بعض لا لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتيب إذن فكل ذلك يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدى عن الله ما بلغ فيه شيء عليه يقول كل حاجة يقول إذن القرآن لازم نستقبل على أنه كلام الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وقد نزل إلينا كما قاله الله كما قلت لكم تأتي الأشياء المشتبهه البسيطة في السياق الواحد كل هو ليه بس اختلاف الدين آه علشان يفهمك انها مش شرطات كلام في معنى من المعاني لا ده كل كل حاجه بمذاق. كل حاجه بمزاج ولذلك مثلا يجي الناس اللي كانوا قالوا زمان ان صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا لا يعلمون قواعد الكتابه فبقوا يحذفوا مثلا القلب بتاع بسم وما لك نقول له يا شيخ أنصف يا عاقل يا اللي عامل المفكر وبتقود الفكر في الشرق كله اتفكر كويس لو أن هذا خطأ إملائي كما تقول من الصحابة لسرى الخطأ في كل مكتوبات القرآن إنما مرة اسم باسم تيجي بألف ومرة تيجي من غير ألف فلو كان فيه خرقك لازم تيجي إيه تبارك بتيجي مره من أبألف ومرة من غير ألف ريبة زي ما قلت لكم جت مرة بالوو وجت مرة بالإيه لو أن المسألة مسألة خطأ لكن جه ضر. ثم شيء آخر ما أقولك على أنه تلقي زي ما بيسمع بيقول حاكي. لماذا قرأنا في أول البقرة ألف لام ميم؟ وقرأناها في أول سورة المشرح ألم ترى ما هي دي ألف ولا ميم؟ ألم نشرح لك صدرك ولا ألم ترى كيف فعل إيه؟ ايش معنى أريد ألف لام لا لا. ميم ودكها ألف, ألف. الاثنين زي بعضهم مما يدل على أن ذلك أمر توقيفي قرأها جبريل لمحمد هكذا فقرأها هكذا وقرأها هكذا فإذا فالرسم لا دخل له هنا ولذلك كانوا يحبون انهم يسهلوا ألعى التلامزة يكتبوا القرآن بالقواعد الإملة بقواعد الإملة وفعلا كتب مصحف بهذا الشكل وأرادوا أنهم يصدروه فحصل اعتراضات فجابوا لجان علشان فكنت أنا في اللجنة اللي بتناقش فقال عشان نوثر على الناس القراءة فأنا بقول له أكل القرآن ليس المفروض فيه أنه كتاب أي واحد يروح يراه ده لازم يتلقاه لازم يتلقاه لان القران انما جاء بالتلافي انما كاي كتاب واسفه كده وتحت اقراه ده ربنا بده يديله قداسه في انك لا تتقحمه كده وتحت اقرا فيه لازم تقراها عن قارئ والقارئ عن قارئ والمدد يظل من القارئ الاعلى ما دام موصولا اليك شوف ربنا تكلم وجبريل نقل محمد محمد نقل صحبته صحبتنا قالوا طالما انت تتلقى فصفائيه كل متلق عن الله تكون في نفسك حين تنطق لكن لما بتجي تعزيله وعايز تقراها أي اي كتاب نقول لك لا يا حبيبي ولذلك أنا لما قلت له قال داخله باليسر قلت له لا التيسير انك انت تخليه يتلقى ما يقرافش لوحده ابدا مش زي اي كتاب لان دي تل سأل... ولذلك ربنا جعل بعض الكلمات توقيثيا تكتب على غير كتابة الاملاء عشان يبين لك برضو ان كتابته مخصوصة قراءته مخصوصة وكتابته ولا يمسه الى المطهرون عشان مش كل واحد كده ي... يجب عشان تديله الايه تدينه القداثة فبقول له انت خالفت قاعدتك لأنك جئت في القرآن كله وكتبت الكلمات على وفق قواعد الإيملة ما بالك جئت في أول البقرة وأوائل الصور لم تكتب ألف لام ميم وبرضو كتبتها ألف بس آ لا, لا, لا ثم انت خالفت قواعدك. كان الأصول بقى مدام حتكتب على قواعد الإيملة إنك انت تكتب إيه الألف آ ولام وفي وميم ويه وإيه ومين شكله ولا لا تقول أنت خالفت أنت نفس خلته القاضي ووما حصل شريك اقتراء في إن تكتبه على طريقة الإملاء وخلته لكن الذي سيقرأك يعلم أنك كتبته على طريقة الإملاء شكله فساعة يقرأ على قاعدتك يبقى إن أرأى لم يبقى صح إذا فيجب أن استقبل القرآن قال مش مطلع كتاب واحد يقول لك ده مبيسر قرأت للناس له لا الاول يفسر تلقينه للناس يتلقنوه وبعدين يقرا ايه كويس علشان ياخذ المدد الصفائي من السلسله الاولى من الرب الاعلى الى من اوصل لك قلنا بقى ان الكون يفسره فيه موجتان الان موجه في الكونيات تحاول كل شيء يبدو بسيط كده بارقه يروح لحمنها بالقران وموجه ثانية تقول لك لا ابعد القران عن هذه المساله لانها قد تكون خطا وما تزبدبش الايه هذا منهج خطأ وذلك منهج خطأ ليه قال لك انك ان تفرق بين حقائق علميه ونظريات علميه اياك ان تربط القران بنظريات علميه لان النظريه ما دام لسه نظريه تخطا فاذا ربطته بالنظريه ثم تغيرت حتقولي القرآن انت بقى حت حتزرد في القرآن لكن هناك فارق بين نظريات علمية وحقيقة علمية ايه الفرق هو معنى كلمة علم يعني ايه انا عايزيني تفسر كلمة علم ما هو العلم الالفاظ التي نسمعها في لغتنا كل لفظ له معنى بس معنى مفرد يعني مثلا سمى مع إنما إيه لونها ما السماء زرقاء السماء ومش عارف إيه ما قلناش إذن اللفظ له إيه معنى مفرد مش في جملة ولا حاجة الأرض اللي إحنا عليه الكوب إنما هل الكوب ملقان هل الكوب مثلا كريستال هل الكوب زجاج هل الكوب صافية ما لاش دعوة إذن فألفاظ لها إيه معان في ذاتها وبعض ذلك تدخل هذه المعاني في جمل تدخل المعاني الجمل الجمل دي بسمها إثناد محمد ساعت ما تقول محمد نفهم ذات محمد مش كده وساعت ما نقول كلمة كريم لوحدها نفهم معنى كريم انه بيبذل لما نقول محمد كريم يبقى عملنا إيه؟ إثناد أثنادنا مين؟ مكرم لمين؟ محمد طويل محمد قصير مش كده؟ بقت فيه جملة تركيبية يعني إثناد بنسند له حاجة ساعة تتسنده شيئا إلى شيء نقدر اقول هذا الاسناد مجزوم به ولا غير مجزوم به الاسناد ده مجزوم به ولا غير مجزوم به يقول لك مره يبقى مجزوم به ومره يبقى غير مجزوم به بيقول لو مادام غير مجزوم به ان كان النفي والاثبات قد بعض يبقى اسمه شك اسمه ايه شك انا عايز اسند لمحمد محمد كريم ترى كريم ولا بخيل؟ النسبتين قد بعض يبقى ده اسمه ايه محمد يأتي غد او لا يأتي يبقى فيه ايه شك في الاسمات فانت رجح واحد يبقى ظن تقول اظن ان محمدا يأتي غد يبقى ده غالب الظل انه ايه فان كان غالب الظل انه ما يجيش تقول ايه اتوهم ان يأتي محمد يبقى النسب م... التي لا يجزم بها كم نسبة ثلاثة إما متساويه يبقى شك راجحة تبقى ظن مربوحة تبقى وان يبقى كم نسبة على نسبة في غير المجزوم به ثلاث أشياء شك أدواء ظن ووا طب إن كتب النسبة مجزوم بي النسبة مجزوم بها تقول له طيب انت جازم بها صحيح انما هو الواقع كده ولا غير كده يمكن جازم بكذب يمكن جازم اقوم اقول له اه ان كان مجزوم به وده ما هوش الواقع اهو ده الجهل يبقى الجهل هو ايه بقى هل الجهل الا تعلم ولا ان ان تعلم عكس الواقع ابي صعوبه الجهل الناس يظنون ان الجهل الا تعلم لا يا ريتك ما تعلمش إنما الجهل ان تعلم يبقى إن كنت جازماً بها وهي غير واكعة فذلك جهل طيب لا مجزوم بها وواقع نقول له تبدأ تدالل عليه يقول لك نعم أقول له ذلك هو العلم <تصفيق> يبقى العلم إيه نسبة كده يعني إثنات ومجزوم به وعليه دليل طب فإن كان النسبة مجزوم بها مش غادر أدلل عليه نقول له ده تقليد زي الولد ما بيقلد ابوه قل هو الله أحد ويكرر فيه لسه ما عندوش عقد ياخد الدليل يبقى بيقلد مين أبوه أو بيقلد ساده يبقى النسب المجزوم بها كم نسبة إما جهل إذا كان جازما بها وهي غيره حاصلة واما تقليد اذا كان جزم بها وواقع بس مش غدر يدلل عليه وإن كان جزم به وواقع وغادي يدلل عليه ابدى العلم فهل يصطدم القران مع العلم لا يصطدم مع النسب الاخرى يصطدم مع الجهل يصطدم مع التقليد يصطدم مع الشك يصطدم مع الظن يصطدم مع الوهم اما شيء ثبت انه علم لا يمكن ان يصطدم آه لأن قائل القرآن هو خالق الكون ومدام قائل القرآن هو خالق الكون يبقى ما فيش حقيقة علمية كونية تناكب حقيقة قرآنية متى ينشأ التناقض إذا كان في نسبة من من النسب الثانية تقول له آه إذا كان دي حقيقة قرآنية وعلمية ودي حقيقة كونية يبقى ما فيش فيه إنما الغلط ان تفهم ان هذه حقيقه كونيه وليست حقيقه كونيه فتتصادم بحقيقه أو تقول ولتكونش هي الحقيقة بحقيقة كونيه مثلاً لما نيجي الناس اللي لا الارض مش كروية ويجيب الايه والارض مددناها مش كده يعني بسط ما تقول له انت غلطت في الحقيقة مددناها ما تمنعش التكوير وانت ظنيت انها تمنع التكوير تبقى انت غلطان في الحقيقه القرانيه لذلك لما قالوا الارض كرويه قلت اصطدم القران مع الكون نقول اصطدم القران بفهمك انت لانك فهمت حقيقه قرانيه وهي ليست بل الحقيقه القرانيه مناقضه لقولك ليه قال لك لان معنى والارض مددناها الارض مطلق الارض يعني كل ما تروح عند حته ارض تلاقيها ايه في ارض بعديه لو ان الارض مش كرويه كان يبقى لها نهايه ولا لا لما تيجي عند الحافه دي نقول ما فيش ممدوده يبقى اذا مددناها تتطلب الناس تكون ايه يبقى انت خدت الحقيقه القرانيه بالعكس فاصطدمت مع الحقيقه الكونيه يبقى اذا اذا قلت هذه حقيقه قرانيه ودي حقيقة كونية لا استضامة أبدا وليطمئن الغيورين على دين الله الذين لا يريدون أن يربطوا القرآن بالمسائل دي نقول لهم لا اربطوه بالحقائق تحروا الحقيقة القرآنية وتحروا الحقيقة الكونية تجد هوايا بعضها تمام ما تختلفش إنما أن تقول هذه حقيقة قرآنية وهي ليست حقيقة قرآنية برضو تيجي مثلا لما جم ألو ألو يعلم ما في الأرحاق امو قالوا الله ايه دي واش حاجة خاصة دلوقتي بقى طبا عدوا بياخدوا عينات ويبقى عرفوا ايه اللي تنمى انت دلوقتي هتاخد حقيقة كونية وميش هي الحقيقة الكونية طب ومن قال ان الحقيقة القرآنية مكسوعة على هو ذكر ولا انسي ده بقولوا ويعلموا ما وما عما. طب حيبقى طويل ولا طيال ذكي ولا غري حليم ولا غضوب اه كل دي يبقى انعالم انه ذكر مهش كل مدلول ما. مش كل انت حصرت مذلول ميه في الحكايه دي ثم تعالى يعلم الله ما في الرحم ويقول الطب هيعلم ما في الرحم ذكر ولا أنت. خلينا نقول برضو ذكر ولا انثى نقول انما هياخد عينه ويحللها انما ربنا يعرفها ويقولها لمن اراد بدون ان يحلل وبدون ان يرى الحامل حد ويعلمها قبل ان تحمل مش كده ولا لأ بدليل قال له يا زكريا انه بشرك بغلام وسمه له اسمه يحيى طب الطب بقى لما تقوله بالله روح لراحم ام مرض زكريا وشوف لنا بقى الحكاية دي هلسه ما عصلش حاجة. اه يبقى اذا الخطأ في انك تقصر معنى القرآن على شيء او تقصر معنى الحقيقة الكونية على على شيء ايه على شيء اخر نقول له لا اربط القران بالكونيات الحقيقيه التي ثبتت ولا معدله اما بامر النظري زي اول عصر الحديث ده وقع فيها كبار العلماء مثلا الشيخ اللي هو صاحب الجوهر المكروه الشيخ طنطوي جوهر والشيخ المراغي والشيخ محمد عبده اول ما اكتشفوا الكواكب السياره السبعه قالوا بس هي دي السبع سماوات السبع سماوات ما تمتش الفرحة وبدأت اكتشفوا واحد ثامن ليه لأنهم لما قالوا سبع سماوات فرحهم هم, هم معظورين عايزين يفرحوا الناس لإن القرآنهم نقول له يا أخويا والشمس والكوكب بتاعها أين هي من السماء ده دي في السماء الدنيا يقول السماء الدنيا وبعدين مش جيه بس كمان نبتون جيبوا بلوتو ومش عارف بجوم كام واحد كده بقوا عبقوا كام بقوا 11 أهلا وكانوا عايشين كنا قلنا إذن ربنا بقى غلطان ده هم 11 سماء وده ليه من الجري وراء الظن العلم نقول له لا كواكب دي بالنسبة للسماء إيه ده نابين وبين الشمس اللي هي أم المجموعة كلها 8 دقائق ضوئية 8 دقائق ضوئية 8 دقائق ضوئية يعني تعني 186 ميل أو 300 ألف كيلو ها؟ في في ستين ثانيه في 8 دقائق في ستين ايه في 60 ثانيه لان الثانيه الضوئيه فيها 300000 كيلو او 186 ايه الف ميل تقول له ده ثمان دقائق ده فيه المراه المسلسله بيني وبينها 100 سنه ضوئيه الشعر بيني وبينها 14 سنه ضوئيه في كواكب ثانيه بيني وبينها مليون سنه ضوئيه وكل دي دون السماء ايه دون السماء الدنيا يبقى السماء مالها بقى ايه ولما جمت في قوله سبحانه وتعالى ان استطعتم يا معشر الايه زن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض ايه سنفزوا. لا تنفذون الا بسلطان قال لك ده سلطان العلم اللي فالله للامر طب بس ايه حشر القمر في السماء ده ربنا بيقول اقطار السماء وايه والقمر ضاحية من ضواحي الارض ايه دخل الحكاية دي في السمد امقلب بسلطان نبقى نطلع للإيه نقول له وهو ده غلط لأن لو كان بسلطان العلم لم يقل الله بعدها نرسل عليكم أثم نار ونحاكم فلا تنتصرع كده ولا لا يقول له ما البيت إلا بسلطان دي قول له ده دي الأهل وحيد ان لو لم ترد في القرآن ربما كنا نقول ان حديث المعراك حديث ليه لأن النبي صعد للسماء مش كده والقرآن بيقول ها يا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من اقطار السماوات والارض تنفذوا لا تنفذون وسكت إنما كلمة إلا بسلطان يعني بسلطان مننا نبديك جواز مرور تطلع ما نبديكش جواز مرور ما تطلعش يبقى هي دي الآن اللي بتؤكد صدق مين صدق الرطول لو لم تأتي هذه لكان يبقى فيه اشكال تبقى ملهاش دعوه بقى بانك طلعت القمر لان القمر ملوش علاقه بحكايه السمع القمر فين والسما فين ده ملايين السنين الضوئيه يعني تعمل رقم رقم ما نقدرش نكتبه اذا المسائل يجب ان نلحظ ان هناك فارق بين حقيقة وبين ظن وبين جهل وبين خليل وبين ايه وقلنا وهم قلنا وهم او شرك فاربط القرآن بالحقيقة العلمية الثابتة ولا تربطها بما عدا هذه الحقيقة لأنك تذبذيب تذبذيب القرآن كل ما نظريه تيجي تقول القرآن بيقول أنت مخلص صحيح ونفسك تستشرب لأن قرانك يصدق آيات الايه آيات الكون نقول له لا لكن نلحظ أنك أنت مثلا قد تصدقه لحظة وبعد ذلك تعرضه إلى, إلى الكذب مرات أخرى إذن فالذين يمنعون ما لهم والذين يجيزون على الإطلاق ما لهم حق نقول له فيه نسب ست اربط القرآن بنسبة واحدة وهي نسبة العلم اللي عليه دليل الحقيقة السابقة وأما ما عدا ذلك من جهل من تقليد من شك من ظن من وهم فإياك أن تربط القرآن بواحد من هذه وإن كان يحتمل أن يكون حصا وإن كان يحتمل ان يكون ايه ان يكون حقا حينئذ نجعل القران قيم على ما يحدث في الوجود لانه مهيمن فان قال القران قضيه وقال الناس باي شكل قضية قضيه وهي تناقضه نقول له لا القران مهيمن لان كلامك ظن او وهم او شك او تقليد او جهل وكلام الله يقين فعدل نفسك كده لحد ما ايه لحد من ولا عيب أن لا تفهم لأنه ليس في أمر تكليفي بالله لما زي ما قلت لكم لما عرفنا إن الأرض كرة والارض بالدور ومش عارف إيه ما الذي زاد من التكليف؟ طيب اللي ما عرفش الحقيقة دي من الأميين أو الناس اللي بتقول اللي حصلوا يبقى برضو حسن لا ينفع وجهل لا يلاض من فالامور المستورة في كونيات الكون وكونيات القرآن دعها إلى أن تندق. النضج الذي يشرفك في أن تربط هذه بهذه ثم تقول صدق الله في قوله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه لإيه الحق يعني مثلا حينما إحنا كنا نفهم واحنا نغيرين في الجغرافية ونقول مثلا أن الأرض كرة صح كان الأول بنجيب عليها أدلة دلوقتي مش حاجة أدلة لأنها بقت مرئية المطلع كده وجابوا الصورة خلاص أظن أنه مش عايزة ليس مع العين ما فيش مع العين أين خلاص كويس أوجد وبعدين هنا نسمع ان الأرض في حوالها الغلاف الجوي والغلاف الجوي بتاع بيعمل إيه يدور معها يدور؟ يبقى الغلاف الجوي بتاع الأرض من الأرض ولا لا هو من الأرض كنا نقرأ قديما قول الله سبحانه وتعالى قلت في الأرض كنت اخدها على ان الارض ظرف للسير ظرف والمظروف ومش عارف ايه يلا لكن بعد ما عرفنا ان الارض حته منها جوه يبقى انا ما بمشيش على الارض لان ما بمشيش على الارض اذا كنت همشي على الجو بقى انما انا ما دام الجو فوقي بتاع الارض وهو منها يبقى انا ساير فين؟ في انا ساير في انا ساير دي لو كنا اجهدنا الاسلوب علشان نفهمه زمان كان يبقى صعب انما بعد ما عرفني يبقى الحقيقه الكونيه عملت ايه اقتربت لنا وخلت الانسان يقدر يلتفت بقى يبقى اذا ربنا لما قال سيروا في الارض يبقى كان يقصد ان الارض دي لها غلاف جوي والغلاف الجوي ده منه هو تفصلوا عنها وانا ساعات ما بمشي بمشي في ايه يبانش في الغلاف الجوي بتاعها يبقى المشي فيها مش ايه مش, مش عليه. يبقى اذا لما تركنا الحقيقة العلمية تنضج. لما كنا مثلا نقرأ وترى الجبال تحسبها جامداتا وهي تمر مرة السحاب صنع الله. كانوا يقولوا الدين ك في الآخرة ما هو مش متصور يعني مش متصور إن الأرض اللي هو عليها. يقولوا لا إذا الكلام بيجد آية في الآخرة وآية في الدنيا ولو كان في الآخرة يقول لك صنع الله الذي اتقن كل شيء. هي الاخرى محل كلام مندي <تصفيق> ده, لا ماشي. ده صنع الله لازا ادخلنا شيء يدل على ان القضية التي يتكلم فيها القرآن غريبة على العقل فقال لك لا ما تغربهاش على العقل ده صنع الله لون بعد بقى معرفنا ان دي بقت حقيقة نقدر بقى نفر منه صارت حقيقة كونية وعليها ده ليله يقول وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مرة صعبة طب الجبال ثبتة في الارض وهل تمر الجبال هذا المر إلا إذا كانت الارض لازم لا ضروري فيه وقوله سبحانه عشان يديك يعني دي المعنى وهي تمر مر السحاب والسحاب ليس مروره ذاتيا وإنما مروره بواسطة الريح فكأن حركة الجبال مزاتية آه حركة بعية بتاعه الأرض حركة بعية بتاعة الأرض وترى الجبال ترى الجبال تحسبها وهل في الآخرة حين تحصل لها ما يحصل يكون حسمان ولا يقين, يقين. طب ما تسب ما تحسبها يعني أنت فاعنك ملخبط إنما في الحقيقة الكونية الأخرى مش هيبقى حسمان كل المعلومات هتبقى إيه؟ هتبقى يقيميا مش حسمان إذا ما دام حسمان يبقى هنا الظاهر شيء والواقع شيء أنت بتحسب الناتج تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب وما دام السحاب ملوش حركه ذاتيه وحركته بحركه الريح فكذلك الجبال الموتوده في الارض حركتها مش ايه مش ذاتية بل حركتها بوصف ايه اه تابعه لدوران لدوران الارض والحق سبحانه وتعالى لما بيدينا الصوره دي عايز عايز ناخد منها عبره كمان الجبال العاليه دي وعماله في تمر هذا المر كان المفروض انها تنفصل انها تنفصل عن الارض لا ده بدي اقول لك ان في توازن ما تنظرش الى البروز العالي ده انظر برضه الى الايه لا الزرع اللي تحت في تناسب في الكتله معنى التناسب في الكتله هو اللي حافظ توازن في الكره بلك لولا التناسب في الكتلة بمعنى أنك لو أخذت قطاعا من محيط أي قطعة في الأرض إلى مركزه وجبت قطاع ثاني مقابل لازم يكون يساويه وزنا إن تغير لو بنت عماره لازم تقع تعال الكرة كده وحطها على حته عينه للزقها في ناحية كده تلتف الكرة دا إسمها الطرد والإبعاد ليه؟ لأن التوازن هاشتالك لكن الارض سايله من تحت مصهوره ساعه ما تيجي شويه صخور من جبل عشان تعملهم عماره يبقى خفت من قطاع الصخور مش كده ولا لا وبقت زادت من في قطاع العماره تقوم الزياده دي المنصهر تحت الارض يروح عامل توازن على طول وبقت تمام زاد توازن ولذلك تبني عماره مهما تبني والارض تمشي ليه لأن العمارة ما بقتش عمارة عالية دي ولها كتلة ولها وزن إلا وقد نقصت من مكان آخر هذا المكان الذي نقصت منه حينما ضغطت العمارة على السائل تحت رح شوية من السائل موازي للميزان رح رايح للإيه للحزة اللي ضعفت منها فظلت الكتل متساوية من قطاع محيط إلى مركز الأرض ده بعضه بعضها تقوم تدور مهما تدور ولذلك الجبل ما بتقعش والعمارات مالت ايه لو كانت جامده بقى تحت وكانت تنطرس كلها إذن الله سبحانه وتعالى بيلفتنا إلى آيات في, في الكون بس إحنا ما بنتعسفش عشان نطلع الآيات قبل أن تنضج ما بنتعسفش ونجهض الآيات قبل أن يتم حملها في الكون لها حمل كل سر في الكون له, ايه؟ له مدة حمل وله ميلاد ما تجهدش الاشياء علشان تطلعها بدري سيبها لحد ولذلك ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير هذه الاشياء لحد هي ما تقف كده وتخليها ولذلك سيدنا عمر قال ده هيحصل قال له يحصل قدام بلا استعد له يمكن يحصل قال له دعوه فانه ساعه يحصل يؤذن الله لعقول ان تجده ما تقعدش تتعب نفسك في اشياء ملحى اول ولا ايه اخر في علم لا ينفع وجهل لا يضر, يضر. اذا في القرآن لا بد ان يستقبل هذا الاستقبال كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه حمل منهج البشرية ليحمي حركة الانسان الاختيارية ومدم يحمي الحركة الاختيارية ليستديم الجمال في الكون ليظل يكون موزون فيما لك فيه خيار زي كما هو موزون فيما لا خيار لك فيه احنا كنا قلنا دمام ان الكون فيما ليس لي فيه عمل مضبوط تمام. انما فساده جاي منين كل حاجة انا دخلت فيه هي اللي فسدت. لانني دخلت فيها بدون منهج الله ولو دخلت في الامور الاختيارية بمنهج الله لاستقام جمال الكون كما استقام جماله فيما لا دخل لك فيه انا ضربت مثلا انت لما تروح مثلا غابة او روضة لم يدخلها انسان تقول تلتفت تلاقي الجمال وبعدين روضة تانيا نفس ايه عرفوها بقى وروحوها في الاجازات ومش عارف ايه تلتفت بقى تلاقي بقى الورق الملفوف وقشر المز وقشر البلتقان والعظم وزفة السمك ومش عارف وقارفوا الدنيا لانهم دخلوها بغير منهجي الاحتياط لو سبوها كده زي هي تروح تلاقيها الجمال الم... مفيش حسن من كده وتلتفت تلاقي حتى الحيوانات تعيش على بعضها وتعيش على الفضلات بتاعتها تسمد دل... الله يعني شغل كده كذا إذا منهج الله جاء ليعصم الحياة من حركة الإنسان الاختيارية ليظل جمال الكون موجودا وإذا ظل جمال الكون موجودا رضي الموجود عن الوجود وما دام رضي الموجود عن الوجود استقامت أنفاسه وحركته لأن ما يقص رقد في القبر إلا عدم رضا فمدام انت ترضى على الوجود ويبقى جميل قدامك كده لا تفكر الا في الجميل ولا تصنع الا في الجميل خلص يبقى لكم كل جميل اذا منهج الله بالقرآن انما جاء ليهدي التي هي اقوى ولذلك قال انا انزلت القرآن لانه جاءت فترة الرسالات فيها انطمرت واداءت فيها كتب ولذلك شوف الشفاء ورحمة وننزل من القرآن ما هو <تصفيق> شفاء <تصفيق> ايش معنى قدم الشفاء على الرحمة طب ما تكون الرحمة الاول عشان ما يجيش مرضه بتاع الرحمة ان لا يوجد داء انما الشفاء ان يكون الداء موجودا وبعدين يجيل العفي فاللي حدث ولما جاءت الرسالة المحمديه كانت الداءات موجودة ولا لا فجاء ليشفي من الداءات اولا فاذا شفى من الداءات اولا و من منهاجها في الارض وحكم حركه الحياه تبقى تيجي الايه تبقى تيجي الايه الرحمه ليه لان الاصل في الاشياء انك انت تمنع الشر اللي طرأ عليها اولا درء المفسده مقدم على جلب الايه على جلب المنفعه وبعد ذلك تيجي الايه رحمه ده القرآن القران جاء شفاء لانه نزل على سطرة من الرسل ودائات البشريه كثرت فلا بد من شفاء هذه الايه الداءات فإذا ما استقر الشفاء من هذه الداءات ابتدأت الرحمة ولا تأتي داءات فإن حصلت غفلة وجاء الداءات فعاودوا صيدلية القرآن للشفاء حين تعودون إلى صيدلية القرآن للشفاء يبقى إذن الداء يعلم أن له دواء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى الخير وأن يلهمنا السداد وإلى لقاء آخر إن شاء الله سبحانه لا علم لأحد إلا ما علم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أذن الخير التي استمعت واستقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق وبعد فقد عشنا في الحلقة السابقة حول خواطر تفسير القرآن الكريم وعلمنا أن القرآن سمي قرآنا لأنه يقرأ وسمي كتابا لانه يكتب وقلنا ان الحق جعل من جنود حفظ القران حفظا في الصدور وتسجيلا في السطور وقلنا ان من علامات انصاف الحق للخلق ان يديم لهم منهجا. إدامة لا تدخل في اختيار البشر ولكنها فوق مقدورات اختيار البشر إذا كنا نريد أن نعيش القرآن وأن نحيا الكتاب كنتنا لا نطمع في أن نفسره لأن تفسير القرآن متروك للزمن إلى أن تقوم الساعة. وكل زمن سيتسع لتفسيره تفسيرا يتفق مع قضايا الكون كله اما الاحكام التكليفيه فلا تريد تفسيرا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى منها لانها امر يتعلق به ثواب وعقاب وامر متعلق به ثواب وعقاب يستوي عنده من أدرك عصر النبوه ومن يدركه قيام الساعة فيجب أن لا يكون فيه شيء غامض فإن كان هناك كنز لبعض الأسرار فذلك الكنز لأن بعض العقول لا تطيق أسرار العيات التي يشير إليها القرآن الكريم ولذلك نؤثر دائما أن نقول أن كل مفسر يحوم بخواطر إيمانية حول القرآن الكريم فإذا ما أردنا أن نحوم بخواطرنا الإيمانية حول القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم طلب من أي مؤمن حين يقرأ الآية قبل أن يفسرها أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتلك هي أول التقاءة مع القرآن إذا قرأت القرآن فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم مفهوم انك اذا قلت اذا قرات القران فاستعذ بالله اما الاستعاذه قبل ان تقرا القران لكن اذا قرات القران كيف تستعيذ بعد ان تقرا اذا اذا قرات القران فاستعذ يعني اذا اردت واتجهت نيتك ان تقرا القران فقدم لذلك بان تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولماذا قال امر طبيعي لأن معوقات المنهج عند الإنسان المؤمن إنما هي من عمل الشيطان والشيطان كما قلنا له عداوة مسبقة مع الإنسان المتمثل في آدم استكبر وقال خلقتني من نار وخلقته من طين أنا خير من أأزدد لمن خلقت طينا كل ذلك يدل على ان العداوه عداوه مسبقه واذا كان الشيطان ممثلا في ابليس قد عصى الله بهذه الصوره فان الحق سبحانه وتعالى اعلن تربه من رحمته وسماه رجيما مبعدا لماذا هنك لانه لو لم يكن رجيما ومبعدا ربما قلت مكلف عصى وهو عرضة ان يقبل الله التوبة منه ويغفر له ويصبح مغفورا عليه فاذا مفار مغفورا له حتى نظنك به فيريد الحق ان يقطع حسن الظن بوسوسة الشيطان ليه لانه ليس عاصيا فقط وانما عاط حكم الله عليه بانه مطروب من الرحمن وعاف أخذ على عاتق لا اغوي ولكن انظروا الى المنفذ الاغواء عند ابليس قال بعزتك لا اغوي اجمعين انظروا كيف جلال القسم حتى من ابليس لم يجد ابدا منفذا الى الخلق الا بعزه خالقهم عنهم ولو أن الخالق أرادهم جميعا مهديين لما استطاع الشيطان أن يتقدم ناحية ولذلك استثنى وقال إلا عبادك منهم المخلصين اللي تريد انته وتفطفيت ما يصدرش يبقى لي السلطان عليه أعيب أستذرك إذن فقوله بعزتك كلمة بعزتك يعني عن خلقك لو أردتهم مهديين ما استطعت أن اغوي واحدا ولكنك تركت أمر الهداية للاختيار فالذي تريد أن تستخلصه لا دخل لي به هذا أول صدق من إبليس قل بعزتك إذ عرف كيف يقتل ثم قال أن طرق إغوائه ستنحصر فيما يأتي قال له أنا لا اقعد لهم على طريق الشر لان فالك طريق الشر غير محتاج الي فانا لا اذهب الى الخمار ولا الى بيت الدعاره ولا الى اماكن الكذا انا لا اذهب الا مهابط الطاع هؤلاء هم الذين اغويهم أنا فيه ولذلك قال في الثاني لا لهم صراطك المستقيم لما ألشي حعب على الطريق المعوج لأن الطريق المعوج سالكه لا يحتاج إلى الشيطان لأنه شيطان لا لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم شرح الصراط المستقيم وقال لك أنا حجلهم من الجات الآتية ثم لآتي أنهم من بين أيديهم وإذا قيل من بين أيديهم يعني من أمامهم ومن خلفهم أدي الجهة الثانية وعن أيمانهم أدي الجهة السنف وعن إيه؟ شمائل أدي الجهة الربع والجهات كما تعلمون ست أين الفوق وأين الساعة إذن هو هيجي من أمان يجي من خلف يجي من يمين يجي من شمال طب والفوق والتحت لم يذكر لهم مع أن الجهات ست لأنه يعلم جيدا كعهدنا بعلمه أن من تمثل الفوقيه الإلهية والتحتية العبودية لا يتاتى له الشيطان أبدا أنه يعيش في مستوى علو إلهي فوقي وحضيد عبودي تحتي انتهى كل شيء يبعدن الجهتين دول لم يأتي إبليس من جهاتهم ابدا إنما جاء من أين الجهات؟ من الأمام؟ ومن الخلف ومن اليمين ومن الإيه؟ ومن اليسار فوقي مجاش جاش تحتي ومن العجيب أنك إن نظرت إلى وافدات الإلحاد في كل عصر تجدها من هذه الجهات يقول لك تقدمي ده رجعي وده يميني وده يساري نقول لهم احنا مش واحدة من دول لحنا تقدميين نسب الى التحلل، ولحنا نرجعيين نصير الى ما وجدنا عليه اباءنا ولحنا يمينيين على عرف العصر ولحنا يساريين على عرف العصر وانما نحن امه محمدية فوقية كل امورنا جاء من فوق ولذلك علشان يطمئنك على ان كل امورنا جاء من فوق بيطبئنك على أنك إذا ما خضعت لحكم لله فاعلم أنك غير خاضع لمساويك اذا لا زلة دام أنت خضع لأعلى منك وهو خضع للي أنت خضع له يبقى ما فيش إيه فيش أبدا زلة ولا في طب عبداً. ولذلك الفوقيه دي هي التي جعلت الله يختار الأمة الأمية ليجعل فيها آخر طلة في السماء بالارض. ويختار من الامه الأمية برضو رسول امي معنى أمي يعني إيه أمي يعني زي ما ولدتهم الله. يعني لم يأخوا ثقافة من متاوية لا استحقف على الشرق ولا على الغرب ولا أرى الإفلان ولا أرى العلان الحصيلة الثقافية بتاعته دي مش عند حد هو أمي يبقى كل اللي يجيبه معجز أجز وأمو يبقى ده لأنه من فوق إذن فالاميات شرف فيه وإن كانت مهانة لأمثالنا إنما هي شرف الله بلك لو أن الأمة التي نزل فيها القرآن كانت أمة متحضرة كفارس أو الروم لقيل ارتقاءات حضارية وحبات عقلية وإصلاحات قام بها الناس ليقودوا حركة الحياة لأنهم كانت لا الأمة أمية ولا تعرف حاجة من دي خالص يبقى إذن الأمية فيها جاي علشان تؤكد إيه تؤكد ثلاثها بالسماء وأنه ليس للأرض فيها أي دخل فمدام ليس للأرض فيها أي دخل واللي قال القرآن برض امي ما عندوش أي دخل يبقى إذن الكلام كله منين؟ يبقى إن حرمه بالأمية من معطيات عقول البشر فقد وصله بالعلوية التي تعلم البشر يبقى اذا اطمأننه على اني مفيش حد يحيج لاني اذا جاء بشر بقضية ربما يأتي بشر فيتفوق بقضيات اخرى وهكذا شأن الانتقاءات الوصلية للعقل واحد بيخترح حاجة وبعد الثاني يتزايد ويقوم فمن الجائز انها اذا اكلت من بشر يجي واحد تاني يقول له لا اكلها مش من بشر اكلها مش من بشر ده امي وهم يعلمون اميته والامة امية إياك أن تقول بعد ذلك إن الأمة الأمية دي امتفضت انتفاضة كده في العالم وبعد ذلك نشرت إصلاحاتها وجعلت في العالم كله ما قد لها نقول له لا ده أصلاها مش من عندها كل جاي منين العلم إذا ما دام الشيطان قد قال ولا ولأقعدن لهم صراطك المستقيم ولآتي أنهم من كذا ومن كذا ومن كذا يبقى الشيطان مصر على أن يغوي ليه قال لك ولماذا يكون هو العاصي الوحيد ليه يكون هو العاصي الوحيد ما دام عصي وحاصل الترويج عكاديا ما قال لك وليه ما ما يبقاش ايه غارف لهم ربنا سبحانه وتعالى لم يترك له وفيه فرق بين معصية ومعصية احنا قلنا في بعض الحلقات ان ادم عصي والشيطان عصي اين الفرق بين معصية هذا ومعصية ذاك ما هم من عصي. قال لا فيه فرق بين معصية في القمة ترد الأمر على الآمر يقول له لا ما كانش لك حق في أمور نسجد أنا ما سجدش لدي وفيه الثاني معصية يقول الأمر طح والتكليف حق ولكني ضعيف النفس لم أستطع أن أحمل نفسي على المنهج يقوم يقول له ربنا أنت عصيت في دون القمة تتلقى كلمات تتوب إلي فأستقبلك إبليس عمل النحي الثاني إذن فابليس نصمم على الإهواء واذا امتنع عليه خلق في معصيه ينقله الى معصيه اخرى يذهب اليه من الباب الذي يريحه اذا وجد انسان متشدد في ناحية من لبقته انه ما يعافيش شويه يسيبه بس يروح لحته ثانيه ولذلك تجد هذا هو الفارق بين معصيه يوحي بها الشيطان ومعصيه تصر عليها النفس عشان ما نظلمش سبحان في كل حاجة. فإذا نفسك حدثتك بمعصية ووقفت عند المعصية ولا تتلحلح عنها، فاعلم أنها من النفس. لأن النفس تريد المعصية من هذا اللون فقط. يمكن واحد ما تقدرش ترشيه لمال الدنيا، لكن واحدة نظرة واحدة، فلما يجي الإنسان يلاقي نفسه واقف عند معصية مخصوصة يلحلق نفسه برضو تقول له هي دي أدي من النفس. لأن النفس تريد صاحبها عاصيا على لون خاص يحقق لها شهر لكن إبليس ليس كذلك إبليس يريد المؤمن عاصيا على أي شكل من أشكال المعصية فإن عز عليه في باب من أبواب المعصية يطرق له إيه؟ بابا آخر من أبواب المعصية وما تام الشيطان رجيم مبعد كل من دي تحذير من الله ويكم ان تتصور الشيطان عاصيا ربما اقبل توبته فتنخدعوا بما يزين لكم ابدا خلاص فصل فيه وهو اقسم انه هو لازم يغلوك اجمعين وقال على الطريقه بعد ما يفضح نفسه ببين الطريقه كان المفروض في اللص اللي جه قال لي ده انا هعمل فيك كذا اوديك عن طريق كذا وحطلك كذا كان المفروض في الانسان البشري يعمل ايه آه شفت بقى كان يحطار إنما مع التنبيهات دي ومع ذلك برضو أسألني على الأبواب قالوا كان ذلك من علم الشيطان في القسم أولا وفي تحديد الطريقة الثانية فمن غفلة الشيطان أنه دلنا على طرق إيناحية المؤمن وذلك من رحمة الله بالإيه بالمؤمن فإذا كان الشيطان بهذه المسار ويجري من ابن هذا المجرى الدم تؤمنت إذا ما قرأت القرآن الأول تبعد هذا العنصر عن نفسك ليه هبعده عن نفسي لأن الشيطان مهمته أن يخلخل فيك منهج الله وإذا ما استمعت إلى منهج الله عايز يبعدك عن هذا فإذا أردت اصلح أصلح القابل علشان تمكن للفاعل أن يظهر فعله إيه يعني؟ قال لك كل فعل ما يكفيش أن تفعل لازم الذي تفعل معه يكون قابل للفعل فاذا هناك شيء اسمه الفاعل والقابل الفاعل والقابل القرآن هو القرآن وبعد ذلك يطلع ونستعش من يطلع لك إيه؟ ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أتلعيه ماذا قال آنف ايه يعني اللي قاله؟ القرآن الله... ما تفضيه؟ لأنه هو فاعل القرآن فاعل صحيح إنما القابل غير موجود القابل غير موجود خلاص؟ أعجمي وعربي قل هو للذين أملوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقرا وهو عليهم عمل والقرآن واحد إذن ففيه فرق بين الفاعل وبين القابل وعلشان نوضح المسألة دي نوضح الأمور المادية الفاعل يكون واحدا ولكن القابل يغير الحكم القابل يغير الحكم دام الفاعل واحد والقابل مختلف يبقى ما يكفيش أن تقول ذا قرآن لازم تصف في أداة الاستقبال للقرآن فهل أنا إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يبقى أنا أبعثت الشيطان أيها اوردت على نفسك قصته مع الله وقصته مع ادم فكل خاطر يبعدك عن المنهج حتم فيه يبقى اذا صفيت آلة الاستقبال للقران ليكون فعل القران كما يريد اليه كما يريد الحق سبحانه وتعالى طيب فبتستعيذ بالله من الشيطان فيه مستعاذ به وهو الله مش كده من مين؟ من الشيطان، نشوف كده الشيطان مش خلق الله هو خلق الله وانت خلق الله من الممكن لخلق الله ان ينفرد بخلق الله ويبقى القوي قوته ما دامهم الاثنين بعيدين عن الخالق لهم انما اي واحد منهم يلتحم بخالقه يبقى الثاني ما يقدرش عليه يبقى يقدر على متى يقدروا عليه إذا انفرد به دون خالقه ضربنا مثل ولله المثل الاعلى ولد صغير مع ابوه وابوه شاب وفتوه كده وبعدين الولد الصغير شارد شويه من ابوه شويه صبيان مسكون يضربوه أم راح جري على مين وحتطفئده كده ويوم العيال الثانيين يعملوا ايه يخافوا ويمشوا ليه لانك تتاول قوه الصبي مع قوه الصبي لكن دلوقتي مش قوه الصبي بقى ده قوه من استعاذ به الصغير اذا اذا تركت نفسك للشيطان ينفرد بيك فعلشان تنفد منه تعمل ايه تستعذ بالله اللي خلق الشيطان يقوم ده يروح منعلك العملية من ايه من اولها ولذلك فينا تجدوا قوما مع قوم دول المؤمنين دول الكافرين مثلا نقول له إن ظل المؤمنون موصولين بربهم محال أن يهزمهم الكفار إنما انت يهزموهم إذا تطرفوا بعيد عن ربنا حين يتطرفوا بعيد عن ربنا يبقى تيجي هنا الايه تبقى القوه والقوه بقى تبقى تيجي الايه ولذلك حين يحصل لطائفه من المؤمنين ان تنحزم على الكافرين تم تبص في الحته دي وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان دعوهم إلا أن قالوا إيه اغفر لنا ذنوبنا آه إحنا عرفنا هم من استفردوا بنا ليه اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يبقى إذن ما بينفرد خلق بخلق يبقى كل قوه واحد بقى, بقى يغلب يغلب انما حين يذهب واحد من الخلق الى خالقه ويرتني في جانبه وفي احضانه يبقى الثاني ما ايه ما ينعرش عليه يبقى اذن يقدر البشر على البشر متى اذا بعد عن الله نقول له طيب عالقوي ولما يكونوا الاثنين موصولين بالله يقول لك ما يتخلقوش هايتخلقوا ايه متين موصلين بالله ما فيش يبقى فهي خناء ده لازم في خناء يبقى حاجة ثانية خالف اه يبقى اذا ساعة ما بتقرأ القرآن تريد ان تصفي جهاز استقبالك تصفية تتلقى ارسال القرآن تصفيه بماذا بانك انت تبعد نزغ الشيطان عنك وتعرف الحيسيات اللي ربنا قالها فيه والكلام اللي هو قاله حينئذ تستقبل القرآن بصفاء وتأخذ منه كل عطاء اذا ربنا لما قال إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله إيه آه. لأنه بين لنا إن الشيطان ده ما ليس سلطان إلا عالميه لا, لا لا يبقى وليه إنه مضيع أدوان الله والسلطان هي الشيطان يجي له أبدا مش ممكن ولذلك الشيطان حيصخر منا جميعا في الآخرة بعلمه يسخر منا ليه قال يقول القيامه يقول ما كان لي عليكم يا خائبين ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي يعني انتوا كنتوا على تشويري انما في واحد منك ثبت كده وقال قدرت عليه ما كان لي عليكم من سلطان الا اندعوتكم فاستجبتم لي ما هو السلطان ما هو السلطان السلطان هو القهر على فعل لا يريده من يفعل له السلطان عليه قال له هو الغدلي يبقى دسم سلطان ايه القهر. قهره على ان يفعل شيء لوا مش رضى عنه ادي لوا من السلطان او يقنعه ليسجد بطواعية كده اذا فالسلطان نوعان قهر لمن لا يريد الفعل خلاص? واقناء اقناع يجعلك تقبل على الفعل وانت راضي والفرق بين السلطانين انك في الفعل الاول مقهور كاره وفي الفعل الثاني مقتنع متبع هذه الاثنين الشيطان بقول اروني اي سلطان كان لي عليكم لا استطيع ان اقهركم على عمل لا تريدونه وليست عندي حجة وكمنكم بها انكوا تعملون انما المسألة خيابة منكم ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعو انني ادى وعد عادكم كده فرحتوا مستجيبين ليا يعني المسألة مسألة ايه مساله سهله عليا اهو تبقى انتوا وهكذا شأن من اتبعوا واتبعوا استبرئ الذين ايه من الذين اتبعوا برضه من الذين اتبعوا الغاظ شوفوا اه لو ان لنا كررنا فنتبرأ من كما تبرأوا منا لا فيش كرة ولا اي حاجة اذا فقول الله سبحانه وتعالى لمن يريد ان يقرأ القرآن يفتح له باب فيوضات القرآن وعطائه بان يمنع عن نفسه تلبسات الشيطان والشيطان ربنا خلقه واعطاله قدرات تلبس لماذا قال لك لان لو اتطاع كده مسألة رفيفة كده بدون مقاوم. ما يبنشي حرارة الإيمان ولا حرارة الإقبال على التكليف إنما لما يوجد شيء يغري ويلح ومع ذلك أنت صامت يبقى هو ذا يبقى أيضا دي فكر وجود الشيطان ولا واحد يقول لك ربو الشيطان ده بسي ربونا بقى لنا إيه أهلا مال إزاي ما تجيشي أبدا الحركة الاختيارية والحركة العبادية والحركة التكلفية ما يبقيش فكر أبدا لازم فيها ينشوف أنت زي ما بنحاول اننا نيجي مثلا لموظف ونغريه بالرشو مثلا لو ما كناش نغريه بالرشو يمكن يمشي على الطريق وخلا تيتي المسألة انما في اغراءات بالرشو وبعض ذلك يصمد بذمته بزمت وبيقينه وبايمانه وبنزاهته تبقى ايدي ايه هذا الكلام وهو الله يريدنا كذلك وإلا فاذا كان الله يريدنا بلا معارضا تبقى حزار سهلا ما كانش حد غير يأخذنا منه ابدا إنما أراد الله أن يثبت أن من خلقه من يذهب إليه اختيارا وهو قادر أن لا يذهب ليه؟ لأن دي تعطي صفة المحبوبية للمعبود صفة المحبوبية إذا جعلهم كلهم مؤمنين تبقى دي صفة القهرية قهرهم على أن يكونوا مؤمنين يبقى صحيح ثبت له صفة القهر والقدرة إنما ما ثبتتش له المحبوبية هو عايز المحبوبية دي اللي تخليك انت قادر ان لا تطيع ومع ذلك ومع ذلك تطيع ضربنا مثل ولله المثل الاعلى قلنا ان عندك اثنين عبيد خدم واحد اسمه سعد واحد اسمه سعيد سعد ده انت له خدمه لجان سعيد تروح جيبه شكمه جيبه أله قدره على ان نتابى عليك لا قدره له يبقى جايبه ايه بالقهر والثاني مفلوت يا ياسع وجاي لك كده بدون حبل وبدون يبقى نهول لتثبت نصفة المحبوبية يبقى الثاني يبقى الله ترك أمورا تقهرك على العبودية له وهي الأمور التي الاختيار لك فيها وترك أمورا تثبت له المحبوبية في التكليف محبوبية في التكليف دي مرة ترتقي لأن قد تكون المحبوبية علشان العفاء اللي بيديها لك ربنا كلنا عايزين كده برضو عطاء وعايزين الجنه وعايزين نتنحم وعايزين مش عارف ايه يقولك برضو اللي يجيلي اللي يجي على ضيح الدهاله مش خاضين له انما اللي يجيلي على حتة تانية برضو الدهاله اللي يجيلي على حتة تانية الدهاله برضه ولذلك لبعض اهلي اللطائف في قوله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احد والجنة احد الله ورحم الله ما هو من كان يرجو جنة ربه لا ده لقاء رب والانس للقاء يبقى الزات يبقى انت كنت تعمل للذات مش بتعمل للعطاءات واثار الزات لا اللي بيعمل الجنة هياخده واللي بيعمل لما هو فوق الجنة هياخده ولذلك في الحديث القدسي أولو لم أخلق جنة ونارا أما كنت أهلا لأن رابت يعني لازم كنت أخلق جنة و... وده اللي بقى العدوية قالت كده كده قالت ربعه كلهم يعبدون إيه من خوف نار إلى آخره ولذلك قالت اللهم إن كنت تعلم أني أعبدك طمعا في جنتك فحرمني منها وإن كنت تعلم أني أعبدك خوفا من نارك فأدخلني فيها انا بعبودك لانك تستحق ان تعبد يبقى ايه الحق سبحانه وتعالى لما يجي علشان نقرا القرآن نمصص نفسك من... ليه لان الخلق حين تقيس افراد الانس ببعضهم وتقيس جنس الانس بجنس الجن تجد فوارق في العطاءات البشر مننا كاناث افراد مستويين في باننا انسان وانسان انما كل واحد منا عنده فرص مش عند التاني كذلك الجنس من الجن عنده فرص مش عند التاني ازاي امال لك لاني لما تيجي تشوف مثلا ان ربنا خلق الانسان من طين وخلق الجن من نار العناصر اللي تكون منها لها تاثير هل انت وانت مخلوق من طين يعني من من الماده اياها دي اذا ما جاءت مثلا تفاحة وراء الجدار ايتعدى طعمها لك؟ لا طب إذا جاءت جمره من نار وراء جدار أنت جالس إليه تتعدى يبقى إذا ناخدت من الجماد ولا لا كذلك الجن اللي حينقلق من نار يبقى له خصائص اشف والطف من خصائص الإنسان لكن برضو الإنسان ربنا مديله أشياء ازاي هلكه العنصر القوي اللي تميز ببعض عطاءات ده انا استطيع انت الاذنى منه في هذه ان امكنك منه واجعلك تسكره ويبقى قدام لك الله اذا المسألة مش بالعنصر ما بتستفيدش مواهبك من العنصر ده بارادة المعنصر بارادته ما تقولش ده, ده من جنس اعلى يبقى له خصائص اعلى يقولك لا هخلي الجنس الاذنى دهو ده ولذلك ايه وانه كان رجال من الانس يعوزون برجال من الجن يجبوهم يخدموهم بس اسمعوا فزادوهم رخاء ما يستكروش انهم لما خدموا فرصه اكثر من افراد جنسهم وبقى عندهم حد يديلهم حاجات ويعمل لهم اشياء انهم هيبقوا احسن حال من فاقد هذا الشيء بل يفضل تعبهم طول عمره يبقى اذا العنصر اللي هم خدوه زائد في تكافؤ الفرص ما كانش سبب سعادتهم كان سبب شقائهم وانهم كانوا رجال اراقه كويس من الانس يعوذونا يبقى خدوا فرصهم بقت فرصهم اقوى مش كده طيب ريحوهم في الدنيا لا زادوهم رهقه الله طب وليه الحكايه عشان ايه الحكايه دي أم قال لك ايه يا اخي لان الذي يصنع التوازن في اي مجتمع ما هو توازن في اي مجتمع لا يصنع الا اذا تكافأت الفرص تفضل القرية امنة مطمئنة وده خايف من ده وده خايف من ده انا خاف اضرب واحد الم لا يجبني وضربني الم اش كده ولا لا يبقى تكافؤ الفرص مخلينا ايه نعيشه يا بعض انما جي ولد عندي في عيلتي وراح العسكرية وتعلم ضرب النار وراح شارله بندقية وهو جاي وبقى عنده بندقية والعيلة المقابلة ما عنده ايش ماذا يكون اختل تكافؤ الفرص دام اختل تكافؤ الفرص بقت عنده فرصة مش عنده التاني يبقى الطغيان يزداد، لكن لما يجي واحد من العائلة بقى ويعرف السلة ده وروح بقى بندقية انقح من دي كافل. حصل التوازن ده يخاف يطلق صل احسن التاني اه اذا تكافؤ الفرص في الحياة هو اللي عامل التوازن امتى التوازن يختل اذا اختل تكافؤ إيه؟ تكافؤ الفرص فالذين يستعذون بالجن عشان يعملوا لهم اشياء كده وينبسطوا منهم نقول لهم اه لو فهم البشر لو فهم الإنس ان اللي عنده قدره علشان يسخر الجن لو نظرت اليه في شكله لو وجدته شكلا متعبا في حاله الماليه متعب في اولاده متعب كل جوايا حياته ملخبطه ورغم انه يضحك على الناس وياخذ منها اسلوب يموت على أسوأ حال. إيه الفرصه الفرصة دي ما عملتلوشي أبدا عشان ربنا يا آخر فزادوهم إيه فزادوهم رهقة يقعدوا إيه يتعبوهم والبشر بقى لو والإنسي عائل يقول لك الله طب اللي بروح ده عشان يسخر الجن ويعمل لي ويعمل لي ويعمل لي ويعمل لي, ويعمل لي, لي. طب ده هو رزق ممن لا يقدروا على تسخير الجن شوف العجيب الرزق بتاعه جاي من إيه <تصفيق> من اللي ما بيسخرش الجن هذه اول الخيبة انت بتسخر الجن لكن بتاخد رزقك من مين من اللي ما بسخرش الجن تبقى مش نفعك حتى فيدي نعم ولذلك اقرأوا جيدا قول الله سبحانه وتعالى شكرا في التوازن في العالم موجود ازاي اقرأ قول الله سبحانه وتعالى واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان لأنه كان معصوم ربنا تدلوا أنه يسخر دول إنما حيسخرهم في ايه في ناحية الخير فقط لأنه معصوم ولذلك ما كفرش بتسخير دول وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ملكين جايين يعلموا الناس السحر واللكين بس شوف الانصاف قالوا وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر يبقى احنا جايين علشان نبين لك ان الحق الاعلى قادر على ان يعطي الادنى قوة تسخر الاعلى ولكن رحمة بالادنى مش عايز يدي لان دي قد تفتنه لانه هياخد فرصه ليست عند غيره وقد يقول انا سأستعملها في الخير نقول أنت انت بتقوم كده دلوقتي انما ما نعرفش تغيرات نفسك يمكن يجي في وقت كده تزعل من واحد قوي تروح تستعملها بالشر اذا نقول الله يقدر على ان يعلم الادنى خصوصيات تعمل ايه تسخر له الاعلى من الجن لكن من مطلحتكم انكم تتعلموا هاها ليه؟ لان احنا فتنه لجواز ان أم تأخذ انت هذه الفرصة في الضرر فتتداد بها شرا وتتداد بها معصية وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة فلا تكفر سلمة فلا تكفر يدل على ان كل يتعلم هذه المسائل وان تعلمها على ظاهر الامر اولا بان استعملها في الخير نقول له أنت تكلمت الان وقت التحمل انما انت لا تملك نفسك وقت الاداء وقت التحمل شيء ووقت الاداء شيء اخر اذا فالحق سبحانه وتعالى يعلم مكايد الشيطان ويعلم مداخله الى النفس البشرية ويعلم انه سيوسوس له وسوسة تفسد كيماوية فطرته مادام دام فسدت كيماويه يبقى القران حييجي على ايه فطره فاسده يوم لم يجي على فطره فاسده ايه اللي يحصل ما يحصلش له استقبال الفيوضات يبقى علشان كده نقولك لك بقى اذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم اذا ساعه ما بنقرا بنقول ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومادام دام من خلق الى الخالق لا يجرؤ الخلق مجرد سماع هذه الكلمة الشيطان يسمعها منك يعرف انك تنبهت الى من يغيثك منه ومدام انت تنبهت الى من يغيثك من الشيطان الشيطان يخنث لانه اذا ذكر الله ايه خنث اذا ذكر الله خنث يبقى اذا قول الله اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ليؤدي القرآن مع جهاد استقبالك صفاءات الارسال وبعد ذلك تكون لا سامعا بشرا يتكلم ولكنك تكون سامعا لله يتكلم ربنا يتكلم إما اذا قرا القران فاستمع له وانصتوا له لي لان ربنا اللي انت ما بتشويش على واحد اللي بيقرأ مش هو اللي بيقرأ ولذلك مرة قلت في حلقة ان سيدنا جعفر صادق رضي الله عنه وكان ابطر اهل بيت رسول الله باسرار القرآن يقول اني مفزعات الحياة عند الانسان ايه الخوف الغم والهم خوف المكر بك تعلق امالك بالدنيا الشيء الحاجات دي كده الخوف الغم خوف المكر بك والكيد من الناس تعلق امالك ببنان هذه العناصر بتاعه الله فسبنا جعفر الصادق لأنه قرأ القرآن مستعيزا بالله من الشيطان الرجيم فألهمه الله أسرار فيوضات كتابه فهو يقول كده يقول عجبت عجبت لمن خاف عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل شوف الدقة الأذائية فإني سمعت الله بعاقبها يقول مش قراءة ولا سمعت فيه لا سمعت الله بعاقبها يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا للقاء لقاء آخر السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك ربي وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وبعد فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى خواطرنا حول قول الله سبحانه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وانتهينا إلى أن هذه الاستعاذة تصف النفس البشرية وتعيدها إلى الفطرة الإيمانية حتى تخلصها من وسوسه الشيطان الذي قد يعوق قابلية النفس المطمئنة إلى ما في القرآن من منهج إذن فاستعاذة قارئ القرآن بالله من الشيطان إعداد للنفس حتى تستقبل كلام الله بصفاء لا يشوبه نزغ من الشيطان وحين تستعيز من الشيطان وهو خلق الله تستعيز بمن؟ بمن خلقه لا يقوى الشيطان على أن لا تكون له مواجهة إلا إذا انفرض بك دون خالقك أما أن تكون في معيه خالقك فلن يجرؤ الشيطان أن يذهب إليك أبدا ولذلك المعيه مع الحق سبحانه وتعالى يعطيها الله صوره تخلع قدرته على العارض مثلا حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار في غار ثور في الهجره ماذا قال له صاحبه ابو بكر ابو بكر يقرر واقعا قال له لو نظر اخذهم تحت قدميه لرآنا فجوة الغربين من تحت المواجهه كده مزودة لكن الفتحة تحت فلو أن واحدا منهم نظر من تحت قدمين لرأى رسول الله ورأى صاحبه هذا واقع ما يكذب ما ينقرش إلا بشيء إيماني جديد يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه ما ظنك باثنين الله ثالثهما التي تشير اليها الايه لا تحزن ان الله معنا اذن فابو بكر مع رسول الله في معيه من في معيه الله هل في معيه الله رد على قول ابي بكر لو نظر احدهم تحت قدميه لرانا نعم يعني معنى اطمئن فانه لو نظر احدهم تحت قدميه لا يرانا ازاي قال لك لان في معيه الله دام نحن في معية الله والله لا تدركه الأبصار فكيف تدركنا الأبصار فكذلك إذا استعاذ الإنسان بالله من الشيطان كان في معية الله والشيطان لم يدخل في معركة مع الله إنما دخل في معركة مع خلق الله فمن أراد أن يستفرد به الشيطان فلينعزل عن الله ومن اراد ان لا يتمكن منه الشيطان فليدم صلته بمعيه الله حين تكون في معيه الله والشيطان لا سبيل له عليك ويتكلم الله الصفائيه تاتي اذا هذا هو معنى اذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم هيئت نفسك للمدخل حين تدخل ماذا تقول بعد ذلك تقول بسم الله الرحمن الرحيم إن الأصل كده إن القرآن بدأ مقروعا باسم ربه فكذلك ده مقروعا باسم الله المسألة واحدة رسول الله حينما كان في الغرب وقال الوح وقال له اقرا. اقرا تتطلب أمرا أن يكون حافظا شيئا يقرأه أو يكون قدامه مكتوب ورسول الله لم يكن عنده محفوظ ولم يكن فيه مكتوب يعرف يقراه لا دي موجود ولا دي موجود قال ما أنا بقارئ رسول الله منطقي مع نفسه والحق منطقي مع قدرته قال له اقرأ قال له ما أنا بقارئ أتعرفون لماذا كان هذا التردد إقرأ ما أنا بقارئ إنما كان ليرد على شعوذة أثارها خصوم الإسلام فيما بعد الإسلام يعيش برمع تجر قارئ قال لك ده القرآن ده شوية وسوسات وأحاديث النفس بتاعك محمد وبقى يقولها وشخصية وشعرف نقول له أهي قول الله إقرأ وقول محمد ما أنا بقارئ يدل على شخصيتين متميزتين شخصيه آمرة جازمه وشخصيه ممتنعه لو كانت المساله مساله واحد اللي بيتكلم ما كانش تنفرد الشخصيه الامره وتيجي الشخصيه الثانيه الممتنعه انما ده بقول لك اقرا يقول له ما انا بقارئ ده شخصيتين شخصيتين متميزتين وكل شخصيه منسجمه مع صفاتها فشخصية التي تقول اقرا هي المقدره على القراءه والشخصية التي تقول ما انا بقارئ شخصيه تعرف الاسباب وقدر الاسباب وتعرف مواقعها من الاميه اذن فهنا شخصيتين متميزتين مش شخصيه واحده بتقرا لها هواجس اذن فقرا القران اولا باسم ايه اقرا فحينما يقول ما انا بقارئ امام فالحق يقول له انت تقرا باسم الاسباب لانك قارئ او لانك بتكتب او لا ده انت ستقرا باسم ربك مش باسم تعليمك باسم ربك وتلك ليست بدعا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق يعني بيخلق من عدم فكذلك هيخليك تقرا وان لم تتعلم القراءه مش عجيبة عليه الحكام اقرأ باسم ربك لا باسم أنك تعلم الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وليه انت عايد تقرأ مما تعلمته من البشر ولماذا لا تقرأ مما تتعلمه من خالق البشر الله ليه شمعنا الأسباب عندكم يبقى إذن ولذلك شوف اقرأ وربك الأكرم ليه لأنني حين أتعلم القراءة والكتابة من واحد مثلي يبقى هذا دليل من كرم الله لأنه نقلها إليه إنما حين أتعلم من غير ذلك يبقى هذا أكرم بقى. يبقى فيه كريم وفيه وفيه أكرم يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى يقول لمحمد لا تقرأ باسم أنك تعلمت ولا باسم حافظ إنما أنت تقرأ باسم ربك دام باسم ربك إذا أراد شأن يقول له كن فيكون إيه ما تقول تعلمت أو ما تعلمتش. فكما أن القرآن بدأ باسم ربك فكذلك نحن أيضا نتلوه باسم الله بسم الله كلمة بسم الله دي لازم ناخد معناها من زاويتين الزاولة الاولى فيما نلحظه في لغة البشر اذا كلمك ايسان مهمر من الغبور ويريد اقناعك به وتنفيذك لص تقول له يا اخي انت بتتكلم باسم مين يقول لك انا بتتكلم باسم مأمور الضرائب باسم كل النياب الله اذا جاء بالصفة التي تقترك على انت لما يجي يقولك باسم الشعب نحكم مش كده او لا باسم الدفتور يعني ما المبرر اللي انت قال لك باسم كذا آه ما المبرر على اقبالك على اي عمل تعمله انت, انت ذهبت لتحرص الارض عشان تبديك زرح انت لخلقت الارض ولا تعرف عدد العناصر اللي فهأت ولا البذره خرقته ولا الميه نزلتها من السماء كل ما في الامر انك حرست كده اعملت بفكرك المخلوق لله المادة المخلوقة لله بالطاقة المخلوقة لله تبقى أنت عملت ايه <تصفيق> تبقى أنت حين تقبل على الزراعة باسم الله يعني أنا لا أقبل على أن أزرع باسمي لأنني لا عملت دي ولا عملت دي ولا قدرة لي ولا قدرة لي لأرغم الأرض على أن تنبت وإذا مثلا ذهبت لتشعل مثلا الاستقاط، أنت ملكش قدرة على شيء من هذا أبدا فإذا أقبلت على أي عمل من الأعمال فما هي قدرتك التي ترغم العمل على أن ينفعل ما ليش حاجة أبدا ما هي إيه تقول بسم الله أنا جاي لك بسم الله الذي سخرك لي آه. يبقى هذا حين تقبل على أي عمل تقول بسم الله أنا أقبل عليك بسم الله الذي سخرك لي وأمرك أن لا تخرج عن طاعته أمرك أن لا تخرج عن طاعته لأنك مسخر لي أما لو أن قدرتي وقدرتك ولا قدرتي لي عليك ولا تدخل في طاقته ولا في استطاعتي أنا الشمس دخلت في استطاعتني عشانه لا أطلعي الأمر دخل في استطاعتني الهوى دخل في استطاعتني عشان نقول له إب. الغمام دخل في استطاعتني إنما بسم الله حصل منه كل ذلك بسم الله الذي سخر هذا الشيء إذن فحين تقبله على أي عمل من الأعمال انظر إلى المنفعل لك في هذا العمل تجد لا قدره لك عليه ومدام لا قدره لك عليه ما تتعامل معه ازاي قال له أنا أتعامل باسم من سخره لي هذا واحد الشيء الآخر عندك قد تعمل العمل وليس في بالك إلا الأمر المادي اللي ينتج من العمل زي الكافر زي الكافر إما يأكل إما يشرب يعمل أي حاجة لكه المؤمن هنا فايدته بقى يقول انا بعمل العمل ده لان الله اباحه لي او امرني به فيبقى في ساعه العمل لاكتمار من ناحيه المنفعل لانه سكره وانا ما اقبلتش على العمل ده الا وفي بال الله يوم لما يبقى في بال الله هتستفيد من عطاء هذا واستفيد عليه ثوابا اخر ثواب اخر في غير زمنه هيجي في زمن ثاني ولذلك ربنا لما يجي يقول الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره ساعة المؤمن كده ما يشوف ان عمله اللي عمله في الدنيا لصالح نفسه وبعدين ربنا دلوا عليه جزاء يقول يا سلام ده الحمد لله كمان على الحكايه دي الحمد لله اولا والحمد لله ايه اخيرا يعني المسألة الله يبقى اذا ساعة تقول في اي شيء بسم الله معناها أنك دخلت عليه بلا حول منك ولا قوة ولا طول وإنما دخلت عليه لأن الله سخره لك ولو لم يسخره الله لك لما استطاع أن ينفعل لك أو أن يعطيك ولذلك أنا أقول لكم ان مثلا للأنعام حيوانات جين نستأنسها فيه بعض الحيوانات لا نستطيع أن نستأنسها نستأنس الجمل ويمكن نستأنس الفيل انه ما نقدرش نستأنس صعبان قد كده والذيب قد كده ليه المسألة مش مسألة قوة بقى ترك الله هذه الأشياء منطلقة ولا تستطيع أنت أن تستأنسها حتى تعلم أن الله لو, لو لم يزلل لك الأولى لما استطعت أن تزللها بدليل هي إن كنت شاطر خلها تستأنس لك وزلل أو لم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها ما ليقول وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون إذا ترك الله بعد الوحوش غير مستأنس عشان يقول إن كنت تشتأنس ليش أترتك تأنيس الجمل طب بالله يك تأنيس لحية الحياة طبعا لا ندش يوم يتركها كده طول عن ما دام ربنا ما هش ليه فزللناه يبقى مش ممكن تزلل يبقى ترث الله سبحانه وتعالى عشان ايه يلفتنا حتى لا نختار فاذا اقبلت على العمل وقلت باسم الله فكأنك دخلت على العمل باسم من سخر لك المنفعل لك لا بقوتك اذا فهو لا يتأبى لانه حتى منفعل الكافر طب ايه الفرق بين اللي ما قالش بسم الله وهو كافر واللي قال بسم الله اللي قال بسم الله وهو مؤمن انفعله ودمفعله ان اخذ التامل واخذ انه على عملية استحضار الله في الفعل وكأنه لم يفعل أي فعل الا وفي باله الله, الله سبحانه وتعالى الفرق بين الاثنين فرق بين الاثنين له وبعد ذلك يطلق الحق سبحانه وتعالى اشياء في الكون عشان ما تفهمش انه هو ذللك الاشياء وهي خاضعة لك ثم انفلتت الاشياء ومنه ما يقدرش يقبضها عنك لا يقدر يقبضها هذا الفرق بين الحق سبحانه وتعالى وبين الخلق الحق يطلق القانون ويقيده وانت تطلق القانون ولكنك لا تستطيع ان تقيده ولذلك الحق سبحانه وتعالى عمل نواميس في الكون نواميس في الكون دي روح في بعض الايه الأحيان خليها في بعض الأحيان ليه؟ عشان يلفتوا إليه ليلفت الناس إليه لما نيجي تقول مثلا ده بتنزل المطرة وبينزل الغيم وبيجي والسحاب ومش عارف إيه وبتاع الأرض دي ممطره دائما يوم يجي في حتة ممطره دائما كدوره عامل فاشوية جفاف يموت مواشيه تبقى مش خبعة لناموس مش خبعة لناموس وإنما خبعة لإرادة خالق الناموس مش معنى ان النوميس يعني تكتمل يبقى خلاص انتهت المسألة وانفلتت القوانين من الله والنموس ويعمل عامل يقول له لا يروح عاملها كده وخارق لك الايه خارق الناموس ويعرض لنا المسائل كده في خارق ناموسه علشان نعرف ان كلمة بسم الله الرحمن الرحيم لها مدلون في الايه لها مدلون في, في الكون فيجي مثلا خارق الناموس مثلا احنا نعلم ان مثلا لما بدنا كسر الزرية بنتجاوز راجل ومرأة كده ولا هو يقول لك طيب استنى شوف بقى ربنا بيعرفها الارض كده اقول لك اوعى تحكم على الحكايه دي بالله له ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناث ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرا ويجعل من يشاء عقيمه يقول الاثنين موجودين ذكر وانثى ومفيش يبقى اذا الناموس مش هو اللي مش هو اللي بتسرح إرادة خالق الناموس. لو أن الناموس هو بقى اللي بصرفتنا يبقى الناموس هو المتطرف هو الله هو الحاسب ولذلك الحق سبحانه وتعالى يعرض لنا هذه المسائل بأن الحق سبحانه وتعالى الشيء اللي انت عقلك يا تأباء يوم عاملك ايه؟ انه عنده؟ لا عنده لا عندك انت ان ما لا عنده؟ نيجي مثلا حق سبحانه وتعالى يجي سيدنا زكريا كفل مين؟ كفتنا ماريا خلاص مدام كفى لها هو اللي بيجيب لها التموين والله. فدخل مرة عليها وجد عندها حاجة لم يأتي بها ودي شرحناها مرة في حلقة كده وقال لها أنها لك هذا وقلنا أن فساد المجتمع ناشئ من إهمال أنها لك هذا يعني فساد البيوت كلها ناشئ من أن الأم شافت ابنها معاه ألم أبوه ما جابوش ولا قلتنوش دمين شافيته لابس مثلا بتاع ده اسمه ايه اللي بيقرف لابس شراب شافيته معاه مش عارف ايه حاجات ما جابهاش ابوه لو قالت له ان لك هذا كانت الامور بانت واتضحت والبنت من دول تلطفت في التليفون قال لازم قلت ادفن الاشارب دي لازم قلت مش عارف ايه ده الم الركده مش عارف ايه لو ان ان لك هذا سيطرت كلها ايه انضبطت لو الزوجة شافت الراجل عمال جاب مش عارف النهاردة تلاجة وعايفة ان مرتبه مثلا في الدرجة الكذا ومرتبه ما يجيبش الكلام لو مسكتة قلت له انت جايب دل ايه قول لي جايب من يبقى تعطي له انها لك هذا هو اللي عامل الفتاة في ايه في المجتمع كله انها لك هذا الشاهد قامت هي قالت له ايه هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يبقى الناس شيء ورزق ربنا شيء شيء ثاني. هل هو كلام الكلام ده وشيك كده؟ أما القديم نشوف بقى مدام الحكاية إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. والله أدني بقى امرأة عاقر وأنا بلغت من الكبر عتي ولا يمكنش نخلف إنما نقول لربنا بقى مدام بيرزق من من غير حساب الدينه ولد. وقل ذلك ربنا بيقول هنالك دعا زكريا ربه ساعه ما قالت له كده عمل ايه قلنا هنالك دعا زكريا ربه هنالك امر ربنا قال لي طيب هجيب لك ولد وهسميه يحيى لا الله الله ايه هو ده وحسميه وهسميه تبقى تأكد الكلام ده ولا لأ طب وش معنى بقى الحكاية دي جت على يد مريم قال لك لأن مريم ستتعرض لمحنة لم تتعرض لها امرأة في العالم فأراد الله أن يؤنس بشريتها حتى لا تتزلزل أفكارها ويعلمها أن هي اللي تقول أن الله يرزقه من يشاء بغير حساب يبقى ربنا مش محكوم بنوامين عشان لما تبقى تولد من غير ذكر تبقى هي اللي قالت أن الله يرزقه من يشاء بغير حساب ماليش قانون هي اللي قالت وكافلها زكريا جرب الحكاية وقال له طب اديني ولد بقى فده ولد ومع ذلك لما قال له خلطني ادفت لك هديك ولد اكيد يعني بيذكر ربنا مش يصدق الحكاية ده علشان ربنا بيعرضي علشان يبين لك قوة ايمان الناس بالنواميس قال له يا رب انت قلت حديك ولد ده انا مراتي عاقر وانا بلغت من الكبر عتيه قال له كذلك قال ربك هو علي هيا بعد ما يقوله ويبشره برضو لسه ومريم قعد قالت ان الله يرزقه من يشاء بغير حساب وشافت يحيى جه وشافت مش عارف ايه كل دائي ناس بميه لمريم علشان حتتعرض لمسألة ما تتعرضش لها من ابدا قبل كده وبعد ذلك لما تيجي علشان تبشر بان حيجي ولا غلام تقول ايه انا يكون ولم يمسسني بشر برضو رجعت كذلك قال ربك هو ايه هي هي بتاع الزمن ولا لا يبقى كأن الحالة اللي دي حصلت عشان ايه ايه ناس لما تمثل لها بشرا سوي بلك لو ما كانش تمثل لها بشرا سوي وقال انا جيت لها بلك غلاما زكية انك تقلت واني نايمة يمكن حد جيت ريحي ولا حاجة لما ربنا عب, عب بيعمل لها ايه الصورة بكل ما وبعدين ولدت الولد وجد الحكاية العجيبة دي يبقى ايه دي ربنا بيخبئ الناموس ولا لا هو غريب إنما خرق الناموس ولذلك يجب ان تفصل الى ان الله سبحانه وتعالى حينما كرر الاصطفاء في مريم كرره لحكم يا مريم ان الله اصطفاك ما انش ما اصطفاك اللنت هي داخله في الاصطفاء ما يمنعش ان غيرها يبقى مصطفى ايضا مش كده ولا لا <تصفيق> لو انا ما اصطفاكش اللنت كان يبقى كلام وما جبش على لكن دي ان الله اصطفاك وطهرك وبعدين قال وصفاقي انما في الثاني قال على نساء العالمين يبقى الاستصفاء الاول اصطفاء قيمي الاصطفاء الثاني اي انك ستلدين بلا ايه ذكر ودي شاذ في نساء العالمين يبقى على نساء العالمين لان قوانينهم ان يلدن برجل ان يلدن انما انت هتستصفى على نساء العالمين يبقى لك قانون لوحدك قانون ولذلك جاء التشخص في القصه لان انت لما تلاقي قصه ما فيهاش تشخص قول ان الله يريد ان لا تتشخص يعني ان يريد ان لا تتشخص يعني يريد ان تظل بلا تشخصات علشان من الممكن ان تحدث يعني لما نقول في اهل الكهف مثلا قال انهم فتيان امنوا بربهم ما قالش هم كان كده ولذلك عاب على الناس اللي حيقولوا رجما بالغيب وده يقول كذا وقال النبي لا تستفتوا منهم ايه لان اصل عددهم ملوش قيمه في مغزى القصه واسمهم ايه ملوش قيمه في مغزى القصه وفي اي بلد ملوش قيمه في مغزى القصه وفي اي عصر ملوش قيمه في مغزى القصه ليه لان التشخص لو وجد بالاسماء لقال قائل هذه خصوصيه لهذه الاسماء فلا تتكرر في الدنيا انما لما يتركها بلا تشخص لا في الاسماء لا في العدد ولا في اسماء هذا الايه العدد ولا في زمان هؤلاء الفتيه ولا في مكان هؤلاء الفتيه يبقى معناها ايه يريدها الله مثلا شرودا في الكون تتأتى من أي فتية بأي أسماء في أي زمان في أي مكان ولو شخصها بواحده لم تنعت الفائدة وقيل هذا لا يصلح إلا في الزمن اللي حدثت فيه هذا لا يصلح إلا في المكان اللي حدثت فيه هذا لا يصلح إلا بهذه إيه؟ الأسماء أو بالأعداد اذا فالإبهام مربب لفائدة القصة يعني مزود لفائدة القصة لكن حين يريد الله التشخص يبقى معناها أنها لا تتكرر ما تتكررش لي. ولذلك لما حاب يقول وضرب الله مثلا للذين ايه كفروا امرأة نوح وامرأة لوط ما قال ليش من هي قال لك امراه نبي ومع ذلك استقلت في, استقل في عقيدتها وما استطاع نبي ان يهديها وبرضه في امرأة فرعون ما قال ليش من هي قال لك بس فرعون اللي ادعى الالهية وما قدرش يخل امرأة تؤمن به اذا المرأة لها عقيدة مستقلة لكن لما جيها عند مريم قال ومريم ابنة عمران شخصها وقال ابوها كمان لانها لا تتكرر القصه الا في بس يبقى التشخص ينسي التكرر فلما يجي لك تشخص يجي يقولك مثلا هو ده الرجل عن القرنين هو مين قوله انت عايز تفسد على القران مراده لان لو كان القران يقول هو مين نقول التشخص هو يمنع التكرر انما هو ربنا بدء رجل ممكن في الارض اتاه الله ملكا واتاه الله تمكينا حين يبدا قرانه بقولنا بسم الله الرحمن الرحيم يعني ابتدئوا اقراوا ولما تجي في اي عمل النبي قال مش بس قراءة القران اي عمل لا يبدا بسم الله فهو ابتر ابتر ليه معنى الابتر مقطوع يعني منه حته وحته ضايعه لان حين لا تبداه بسم الله يمكن صدفك الغرور والطغيان انك انت اللي مسخر المتاهل ديون فعلت لك او سعت ما تذكرش اسم الله تبقى تعمل العمل وليس في بالك الله يبقى ما شي له جزاء في الاخره يبقى ان خدت عطاءه في الدنيا فقد بطر منك عطاء الاخره انما عايز عطاء الاخره قل بسم الله عشان يبقى كل عمل ان تقبله عليه في نيتك الله كل وقل بسم الله لأنه أباحة تزوج وقل بسم الله انجح وقول بسم الله كل حاجة اقول بسم الله مقدم تدخل عليها وفي بالك الله استحيت ان تقول بسم الله في عمل يغضب الله ممكنش تيجي دي تبقى ازاي دي تيجي فاذا ما تعودتها حين تفعل اي فعل وتقول بسم الله تقوم ساعة ما تيجي في اي عمل كده تقوم تشرب الخمر تقوم الله طب حاول يعني إيه بسم الله مش هتنفع لو ما تجيش بسم الله حطش بسم الله فاذا تعودت ان تقبل على اي عمل بقولك بسم الله استحيت ان تبدا اي عمل لانك لا تبدا بسم الله الا فيما اجازه الله أو أباحه ايه او اباحه الله وانظروا الى الرحمه من الحق بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله قل لك الله ذي عشان معبود معنى معبود يعني له اوامر له اوامر يعني نفعل ولا ولا تفعل فكأنه بيقول لك ايه انك لما تعمل اي حمل وفي بالك ربنا حيديك العطاء هنا وبعدين يديك في عطاء تانية في الايه في الاخرة ده كلام عن اول هو ده اللي يبقى ايه مقصود وبعدين اياك أن تستحي إن كنت عاصيا لله أن تستفتح أعمالك بسم الله لأن الله مش حقود الله ما بيتغيرش على خلقه مش لما تعصاه يقول لا أنا نفط إيدي من الودة أبدا فأقبل عليه بسم الله وإن كنت قد عصيت الله في شيء لأنه رحمان ولأنه رحيم إذن فالرحمن والرحيم حيثية إقبال العاصي على أي عمل بسم الله مش لما عصي بقى يقول لك أنا أعطى ربنا أستحي إن أنا قوله لا أصل الرحمن رحيم ربنا ما بينفعلش ربنا ما بيتغيرش على خلقه ربنا مش معقود ربنا حينما شرع عقوبة أي معصية معناها إذن بأنها تقع إذن بأنها تقع فإذا كنت عصيت ربنا ما فيش تقول بقى أنا هقول بسم الله وأنا عامل المعصية الفلانية قوله أصل الرحمن وقاله أصل الرحيم والمهم أن هذا الاشتقاق في رحمن وفي رحيم جايبها من حاجة من الرحم مهجاة من الرحمة والرحمة من الايه؟ من الرحم الرحم اللي هو مكان الجنين من بطن المرحة شوف الحنو بتاعه ايه؟ شوف الحناية بتاعته ايه؟ فراح جايبها في البداية اللي مغميها عليه نحن ولذلك في الحديث القدسي أنا الرحمن وهذه الايه الرحم اشتققت لها اسما فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته إذن فكلمة رحمان وكلمة رحيم مأخوذة من ايه من الرحمة من الرحم الرحم اللي هو اللين اللي فيه الوسائد اللي فيه اللي مش عارف ايه علشان الايه علشان الجنة حنايا الحلوة دي يبقى إذن ربوني حناية علينا يعطف علينا وإن كنت عاصي برضو ما تستحيش أن تبتف باسمي حين تبدأ في أي عمل لتنال لتمنع عن نفسك الغرور بأنك قدرت عليه بذاتك بل أنت قدرت عليه بالتسخير مني والا تحرم نفسك الثواب عليه في الاخره فيكون عملك عمل غير غير أبطر فحين يقول المؤمن بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم واختلاف رحمن ورحيم اياكم ان تظنوا انه اذا وجدت لان صفه الرحمه لما نقول فلان عنده رحمه يعني راحم راحم فاذا قيل رحمان تبقى ايه مبالغه واذا فين رحيم تبقى مبالغه اياكم ان تفهموا ان صفات الله تتارجح بين القوه والضعف فمره يكون راحما ومره يكون رحمانا ومره يكون, يكون رحيما لأن صيغ المبالغة إنما تأتي في الأغيار قالوا فلان عالم وفلان علام يعني أكثر وفلان علامة لأن الصفات في البشر بتتغاير لكن عند الحق سبحانه وتعالى ما عنديش الصفة تضعف والصفة تقوى ولكن متعلقاتها هي التي تكثر أو تقل أنت تيجي تقول فلان أكثر سلام كويس ذا العادش وبعدين تقول فلان اكل او اكال ايه يعني اكل او اكال اكل يا طرح بدل ما الواحد بيأكل رغيف هو بيأكل رغيفين ولا تلافة يبقى عنده مبالغة في العملية الواحدة بيأكل فيها اكتر يبقى دا اكله اكال ولا مش ضروري يمكن برضه هي كل مرة رغيف بس بيأكل خمس مرات في اليوم يبقى مرة تاتي المبالغه في أنه كرر المرات لكن كل مرة فيها عادية ومرة ما كررش المرات إنما كل مرة فيها غير عادية يبقى بي اختفات دي دي لكن لما يجي ربنا مثلا يقول وما ربك بظلام للعبيد أنا عايز عشان تفهم إن الرحمن دي مش ان ربنا مرة يبقى رحيل ومرة يبقى راحل ومرة يبقى لا الصفات عند الله ما بتقواشه تضعف إنما تضعف وتكسر متعلقاتها المتعلقات هي اللي بت رحمان لانه بيرحم المؤمن والكافر في الدنيا يبقى رقعة الرحمة واسعة ولا لا وبيرحم رحيم بس في الاخره مثلا لانه بيرحم المؤمنين اذا المسألة في المبالغه والصفة بتاتي مش في صاحب الحدث في الواقع عليه الحدث في الواقع مش ربنا بتجيء صفات مرة تبقى قليلة ومرة تبقى كثيرة لا ربنا ما بتغيرش إن الله لا يتغير من أجلنا ولكن يجب أن نتغير نحن من أجل الله. الله. إحنا اللي نتغير من أجله. إنما هو ما يتغيرش أبداً وإلا لو كان بيتغير كان بمجرد عبد ما يعصاه مع النعم اللي عملها عليه دين كان يخنف الأرض. إنما هو لذلك هو قال أن نسم نفسي حليم حليم ما بيتغيرش ومسم نفسي زي ما بقول الإخوان ستار يعصاه العاصي ولكنه يحب من ينصره عليه. بس ألا ما يمكنش تيجي من متغير قبل يتغير على خلقه لا ما يتغيرش على خلقه إذن فلما بيجي ربنا يقول ما ربك بظلام للعبيد هنا الناس اللي يدخلوا يعني في نقاش يقول لك ما ربك بظلام حين تنفي صفة المبالغة عن واحد تبقى ما نفتش عنه الصفة الأصلية لما تيجي تقول فلان ليس بأكل هل نفت عنه انه آكل يبقى أثبت له انه ايه لا آكل نفيت المبالغة يبقى فلان ليس بعلامة عالم. يبقى عالم. عالم طب ما ربك بظلام يبقى ما فيش منع يبقى ظالم بس. ها ما هي ما هي كده بينفو الصفة المبالغة كده ولا لا زي ما قلنا فلان ليس بأكل يبقى يمنع أنه آكل طب ما ربك ليس بظلام ما يمنعش أنه ظالم يبقى هو ظالم ما بيبلغش في الظلم بك يقول له لا انتخبت على ان الصفه في الله تتغير علوا وضعفا والصفة في الله لا تتغير علوا وضعفا لان كماله غير متغير امال ايه الحكايه ام قال لك وقالوا ما ربك بظلام للعبد ولا للعبيد اه يبقى لما يكون عنده طاقه يظلم ده ويظلم ده ويظلم ده يبقى تكرر الحدث ولا لا تكرر يبقى ظلام لان الحدث ايه كثير لما يكون عايز ينسم العبيد ده يبقى ظلام ولا ظلام اه طب واذا كان الظلم يتناسب مع القدرة ما انت ما تظلمش الا اللي انت تقدر عليه يبقى ربنا ان اباح لنفسه مش هيبقى ظالم بس عشان قدرته واسعة اوج ده ان كان هيدخل في الحكاية دي ما يبقى الظالم ده يبقى ايه ده يبقى ظلام لان الظلم متناسب مع قدرة الظالم وقدرته لا حد لها مفهوم؟ يبقى إذن الصفات في الحق سبحانه وتعالى لا يقول إنها تضعف وتقل الكمال في الله واحد إلا أن متعلقات هذا الكمال هي اللي بتختلف قد تختلف لأنها إذا تناسبت مع قدرته يبقى يبقى, يبقى ظلم أوه وإن تناسبت مع العدد يبقى ظلم هذا وظلم لما يجي على الفصل عدد 40 وتلميذ صغير وضرب كل الفصل ولو بس زق كده زجدة بسيطة كده يقال ذا ايه ده ضريق وان كان الضرب بتاعه ما آلمش الواحد انه ما دي ضرب الفصل كله ولا مسك ولا غرن على الاجم ده برضو نقول ضريق فاما ان تبالغ في الحدث الغير المكرر واما ان تبالغ في تعدد الحدث المكرر وان كان عاديا وان كان عاديا يبقى اذا حين يقول حين يبتغى الله الحق سبحانه وتعالى لن نقرا القران نقول بسم الله الرحمن الرحيم طلب منا في القران وفي غيره في كل عمل ندخل عليه ندخل عليه باسم مين بسم الله لانه هو الذي سخر لي الاشياء ولولا تسخيره لي الاشياء ما استطعت ان اسخرها لنفسي ولان الله نريد أن لا يكون عملك هذرا عمل المؤمن فيكون كل عمل لك تعمله وفي بالك الله ماذا كل عمل تعمله في بالك الله يعني إن أتيت امرأتك شهوة وأنت تنوي إعفافها أو تنوي الزرية الصالحة يبقى لك ثواب ولا مش لك ثواب ولذلك قالوا للنبي ألو أيأتي الرجل منا أهله ويبقى له ثواب يعني يأخذ متعته وشهوته يبقى له ثواب كمان ما قال في وضع احدكم ايه صدقه قال له بقى الراجل ياتي اهله شهوه كده وبتاعه ياخد ارايت لو وضعه في حرام كان يبقى عليه عقوبه ولا لا طب لما يضع في حلال ما يبقاش له عقوبه ازاي يبقى اذا كل عمل من الاعمال ذات البال ولذلك كل عمل زبال لا يبدأ باسم الله ايه معنى زبال زبال يعني العمل الذي تقبل عليه بفكر ما هو البال الفكر تقبل عليه بفكر يبقى لازم تأيه تبدأه إنما الأعمال اللي تيجي كده من غير فكر يعني تهدم عليك بعض الخواطر يوم لم يكلفك الله عنة بأم تقول فيها بسم الله فيا مغفورة لك ليه لأنك لم تشغل فكرك بالعمل قبل لأن الإنسان منه في كل شيء له ثلاث نسب النسبه الاولى نسبة ذهنيه يعني انا عطشت النسبه الذهنيه اللي جت عندي انني اريد كوب ماء تبقى وجدت النسبه ايه الذهنيه اقوم اتكلم واعطيني كوب ماء دي نسبه إيه كلاميه لما يجيني كوب الماء يبقى دي اسمها نسبه ايه خارجيه يبقى كم نسبه عند الانسان ثلاث نسب نسبة ذهنية نسبة ايه كلامية. كلامية نسبة خارجية النسبة الخارجية دي نشأت عن النسبتين ولا النسبة الخارجية ما لهاش علاقة بالنسبتين ان كان امر يبقى نشأت عن النسبتين طب وان قلت زيد مجتهد زيد مجتهد قبل ما قوله جات في بالي ولا لا وبعدين قلت اولت دي ليه سبب في اجتهاد زيد ولا زيد مجتهد قلت أو لم أقل يبقى النسبة الكلاميه والذهنيه ماهيش سبب في النسبة الخارجية في الخبر إنما هي سبب في الانشاء سبب فكل أمر يحدث منك بنسبة خارجية أو نسبة كلامية ولم يخطر نسبة ذهنيه يبقى امر ذي غير زبال غير يبقى إذن كل أمر ذيبل يعني يمر بنسبه ذهنيه اولا ما دام يمر بنسبه ذهنيه اولا يبقى ده بال لما يجد البال ده يقوم ربنا بيقولك رب الفائده منه خذ فائدته تسخيرا وخذ فائدته اجرا فاذا ما أخذ فاذا ما قلت بسم الله وأقبل منكفر لما حيكمل على الارض ويحروسه حتدديله ولا ما تدلوش هو ماشي بسم الله انما خدش الايه لكن المؤمن خدل ولذلك ألف هو ابتر يعني نائس إذن فالحق سبحانه وتعالى يعلمنا كيف ندخل على تلاوة القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ويعلمنا الرسول أن ندخل على أي عمل بسم الله حتى لا يكون عملنا أبطر أسأل الله أن يوفقنا في كل ما نأتي وفي كل ما نبع وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى